سورة الأنفال <تصفيق> عزم الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم نحن في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأطلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يحق الحق ويبطر الباطل ولو كره المجرمون حال واحد يتعلم يتفكر بالآيات ما هو بأكون حال يستفيد ويقول لك تلاوه يعني بيقلها فائده في نفسها و في نفسها و بيقلها لذه وحامل اذا حاله احد يتعلم له بلا طعم ايه وبلا قليل يعني هنا يدري تفسير ايه ولا ايه يستلم فين اقرام جيدا ويستلم فين اقرا جيدا ولا اجزاء حين اعرفه عبد الله بن الشباب بن عبد رحمه الرحمن الرحيم يسالونك عن الامثال وللأنفال لله والرسول الأنفال يعني الغنائم يسألوا رسول الله المسلمين كيف يسوي بالغنائم جمعهم عاده على... يتكسموها في ما بينهم ولا هم المقاتلين وقد قد يختلفوا ناس يقول كذا و ناس ي... و وال... قولوا قالوا ها كيف نسوي بالأنفال إذن الأنفال همها المراجفة الغنائم قال الله قل الأمثال لله والرسول يعني حكمها لله والرسول يعني اعطاها إلى رسول الله والله لبيت ولها ورسوله يقسمها الله ورسوله على حسب ما يأمر به الشرع إذا أمر الغنائم هنا ما هو أمر إلى الناس لا هو أمر إلى الجعة ولا إلى المجايين أمرها إلى الله والرسول هو الذي يتولى توزيعها وتقسيمها حتى بشر إذا حين يقولوا الأنفال يسألونك عن الأنفال عن الغنائم كيف يفعلونها فقال قول الأنفال لله وللرسول يعني أمرها لله وللرسول والذي يتولى تقسيمها وتوزيعها على الناس يعني إذن في ان أن تنقادوا لهذا وتمتثلوا ما جاء بالله ورسوله نادِجرن الله الرسول لأن الرسول عبارة عن ممثل عن الله أو عن الله ما اتى به الرسول فهو من الله فاتقوا الله إذا اتقوا الله في هذا الأمر اتقوا وخافوا خافوا خافوا إذا لله للرسول فاتقوا الله يعني فخاف الله وتجنبوا مخالفته لان التقوى يعني ال الاتجاه يعني الخوف اتقي هذا يعني خاف منه يعني خافوا من مخالفته الله يعني يعرفوا أنها إلى الله فاتقوه وخافوه ولا تخالفوا في أي شيء لا تخالفوا في أي شيء ومن ذلك هذه الغناء التي احنا فيها الآن فقال الله يعني لا تخالفوا في هذا الأمر ولا تنازعوا وسلموا الأمر إلى الله ورسوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم يعني إذن التقوى هنا يعني اتقوا الله خافوا الله واعملوا كل ما امر الله به ومن ذلك يعني خصوصا هنا قلنا تسليم أمر الغنائم الى الله ورسوله وكذلك اصلاح ذات البين من تقوى الله من التق الله من تقوى الله ان تصلحوا ذات بينكم ذات البين يعني العلاقه اللي بينكم العلاقات اللي تربط بينكم العلاقات الاسريه والعلاقات الاجتماعيه كل العلاقة كل الصلات التي بينكم أفلحوا ذات بينكم وهذا يعني أمر مهم يعني لأن جعلها التقوى اتقوا الله وأفلحوا ذات بينكم يعني إفساد ذات البين ينافي التقوى بعيد من التقوى إذن أذيب يجأبوا على الاختلاف فيما بينهم يعني الشيطان يوقع بينهم يحاول أن يزرع الفتنة والشر فيما بينهم فابتعد ووبيالانجاد للشيطان يبتعدوا عن الله ويعني يستحقوا عقاب والوالسال ذات البين هذا أمر يعني يعني خطير وأثر كبير هل على الإنسان على النفس يعني قال يعني قطيعة الرحم يعني الحالقة قال الحالقة ما تحلق الراس قال كتحلق الدين السال ذات البين العلاقات بيننا بين اغاربنا بيننا وبين اخواننا بيننا وبين يعني وبين الناس ينبغي ان نصلح الانسان العلاقه بينه وبين الناس بينه وبين زوجته بينه وبين اخوته بينه وبين يعني ابوه وبين ابيها وامه بينه وبين الناس جميعا اصلحوا ذات بينهم وهذا ايه يعني كلمات جليله لكن حوت معنى كبير جداً هذا من إيجاد القرآن وبلاغته لأن أفلاح ذات في لحظات الدين في الواقع كيف في لحظات الدين بإعطاء كل ذي حد حقه بالعدالة فيما بيننا إن شاء العدل فيما بيننا لا أحد يظلم أحد ولا أحد يأخذ حد أحد بالتسامح فيما بيننا بإثارة الآخرين بال, بال يعني بالمسامحة سامح الآخرين عندما يعني يقع عليك يعني عليه تكون سامحًا بال... يعني بأن تكون نظرة الأمور نظرة دينية يعني لا تفكر مع الأمور أو ت... يعني تتعامل مع الأمور مثل معاملة المرضى يعني عندما يحدث موقف تنزعج منه حاول أن تفكر هذا الموقف من أخيك بأنه ليس سيئا يعني عندما تراه يفعل حاجة معك مثلا التفال انت وما يجوض عليه يعني عم بطبيعي التفال لو به مرة ثانية ثالثة لكن عندما يلعب الشيطان به بيقول لها ما بيجوض ما بيحنزيها ما بيباليد منه ويزيد هذه نفسه مع انه ربنا ما بشي من هذا كله ما جت تلفون كان مريم بس شحنه ما ردت معي اتصلت اول يعني ثاني مره ما جاوبت فابعث الناس بي في نفسه الشيطان بيدخل فيه ويوسوس لها مدري ما حد حان فيك ولا يجي يجاوب عليك ما ما يجي ما يعني ما على مره ويرجع يدخل في نفسه ويغضب على آخر. وهذا من غلط الكبير المفروض لولا جيت انت يعني خلاص أنت جاهز عند واحد يسلمك عليه ما جاوب عليك دخلت في نفسك ها دغ دغ دغ اندريا شنو اللي قاعد يبيك دغ اندريا وتدخل في نفسك وساوس مع يعني هذا في الواضح مرض سوء الظن بالآخرين ان تفسر تصرفات الآخرين بتفسيرات سيئة هذا حذر الشارع منه، وهذا من أسباب القطيعة. عندما يقولوا أصلحوا ذات بينكم يعني تجنبوا كل أسباب القطيعة. من ضمنها هذا سوء الظن الآخر. حاول إنك تحسن الظن. لو رأيت ما رأيت، لو رأيت فعل يعني مزعج. تخيل فعل، تخيل يعني تأول، ابحث عن تفسير حسن له. وأنت بس تطيح. وهذا الامر بتح... يعني ندبنا إليه الشرع ما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تاول لأخيك المؤمن له وسبعين تاويل يعني عجيب قال يعني ذات حدث من اخيك تصرف يعني رايته مشين او تصرف رايته سيئا اما عن في يعني في ما يعني عليك او نفسك نفسه رايته سيئا فشتري بتأثير حسن ابحثنا عن أي تفسير دول له تفسير كثيرة في حسن نف سبعين تأويل يعني لو ظاهر هذا الأمر إنه سيء لكن فكر حوله إلى ها يمكن كذا ويمكن كذا وحاول تفسيره بسرعة جيدة هذا التأويل لو يسوى الناس كذا ما عم نجا ساعات العلاجات الحين أثبت سوء العلاجات بأسباب تافهة حينما يعني يحاول الناس يتحلوا بالشرق حينما يحاول الناس يتطبقوا الشرق إذن هذا أفلحوا ذات بينكم شمل كل هذه الأشياء تجنبوا أسباب القطيعة من ضمنها هذا مثلا سؤال الظن بالاخرين كما اقول لكم هذا عندما تتفلقه وما جواب لا تقول هذا ما أتحان فيه كل... يمكن ما يجواله يمكن ما يسمع يمكنه في مكان ثاني لا تفهم في مئة يمكن ويمكن يمكن ما ادرى من عنده ولا ما ادرى من هو يعني جاهدك لا تفسر لا تفسر على على تفسير مريض انه ما يشتي الله يعذابك عذابك يقاطعك يعني بيقول لي مرة واحد يقول هذا التفسير يعني ان احيان يخطئ واحد قال بيتصل صديق له يجابني واحد قال نستفرد صديق لي ما بيجوض عليها ولا واحد غني ومكيف لي قال صديق لي وانا ويا في عمل وبيننا التجاره وإحنا أصدقاء لا قال نستفرده ما بيجوض عليها أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورجع يجي واحد عندي قال ما هم جوض عليك أصلا ما حانسل يجازني في مكان قال لا ما قال لا ما هو ما الله بقى تقوله؟ بقى تقوله ما الله لا, ما. لا. ورجع يتصل بواحد ثاني ذي بيحانقه يعني، عليه، قال ما، قلت أنا عادي سهل، هو ما انتبه ذهين انتبه لا يمكن كذا، وفعلا جاءوا كذا، ما في هذه وصل هذا الى الحكم هذا إن تجعليه درس، هذا ذي بيتكلم يبي، قلت ما أنا قال فاني اتجالي درس ما عاد ينادينه، اتصل بواحد وكاننا شركاء في عمل بيننا عمل وتجاره وصداقه ولا انتبهت نفس الموقف قال اتصل بي ما ما دريت واتصل بي واحد يجيب ورجع تعادي وبيننا عداوه قال حتى الى الان ما لاحظت يصدق وفضل شراكه وخسارات عندنا تعادي وهو قال ماذا ما درى لكن يعني أن الدروس ي... لا يكون يفسر واحد الامر بتفسير سيئة لا تقول أكيد أن يشتيك كذا أو لم كذا هذا الشرع يقول لنا تأول دور التفسير لو ظاهر الامر أنه اذا فتكر في أنها يعني تفكير حسن قال اذا رأيت واحد ما, راح ما داخل المكان ولا كذا فلا تقول خلاص هذا يفعل فاح شيء أو لا يمكن لا يمكن كذا يمكن دور التفسير يجئ فيه فيه يعني يحسن الظن باخيك المؤمن يعني لا يتجنب واحد سوء الظن هذا كله بيدخل في قوله ايش واصلح ذات بينه من اصلاح ذات البين الا تسيء الظن باخيك وهذا يعني يجنبنا كثير من المشاكل ولو انك بتحسوا فيه كثير من المشاكل بيجي سببها سوء فهم سوء ظن يؤدي الى مشاكل كبيرة وعندما يشتري أنه لا يستمع بأنه يجري حار بأنه يجري فذا يجري فإنه يتعادى وما بشي من الكلام. السلام ورجعت قاطع وقاطع لكن العاقل المؤمن يبسر شيء حتى الشر عليه وتعلمه، وبيرفع. ويلتع مع الأشياء بإيش على ما أراد الله وعلى ما طلب منها الشر إذن من أسباب القطيعة سوء الظن عندما يقولوا الله أصلحوا بينكم يعني ابعدوا كل ما يسبب به القطيعة شو أظن؟ الانتعاد عن ال... كثرة ال التباعد لا أكون إذا ابتعد واحد عن أقارب كثير. المطوعة بعضهم مثلا ما بيجوا في وشاء يروح صلاة فلان ولا صلاة فلان لا لا أكون شو بعد كذا؟ أقول طبيعة الكلام هذا كذا. كنت أقلب على نفسي. كنت روح زيارات صلاة إذا أجلس منهم فترة بدون اختلاط بهم اختلاف بهم كوني يعني زيارات التواصل إن هذا التواصل مثل الأرحام أقاربها. افيق لا لا يكون يصدق واحد نفسه ويسمع انه خلاص انه مشغول ولا ما فيه وساع ولا يحاول يختلط مهم اللي انت مثلا بفسر راتب ثاني انه مثلا ما بالله متكبر ما ايش يجلس ما بالله مدري ايش طال عمرك جيب واحد لحيه ما تقدر تجلس مع الناس ولا فيه وساع وقالوا ما هو متكبر دي كبره ولا بيتراوح حد ولا ايش في عنده مدري وشو هو واحد الحياه في حال واحد يختلط مع الناس في حال واحد يجب انهم تتالف مع المعاشره والمداخله اذا المواصله الزيارات كل اسباب قوه القطيعه اتخذها وتجنب كل اسباب ايش القطيعه قلنا لكم ذا دا كله داخل فيه واصلحوا ذات بينكم وأصلح ذات بينكم جاءا اتبوا الله واصلحوا ذات بينكم يعني ذي ما يصلح ذات بينك ما بيخاف الله ما بي ذات بيخاف من الله يعني إن هذا أمر ما هو سهل عليه باجي عقاب يعني أمر خطير صلة الأرحم وصلة ذات البين فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم يعني مبلغه وقال يتكلم لك عن الانفال قال لان يعني ايضا الغنائم توزع الغنائم هي الناس شلون تخاطف وهذا الشيء كل هذا الشيء يصير كل هذا بيؤدي الى اشاده وي يعني قطيعه فيما بين الناس عداوه قال لا سلم الأمر لله ورسوله وجك وتو الله وافلحوا لاك بينكم لا في يعني كل شيء يقطع السلاح فيما بينكم العدل في الأشياء في المعامله العدل في الاحكام هذه كلها اشياء تؤدي الى فلاس التواصل بين الناس وعدم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين واستمعوا تنصتوا واعملوا بما الى الله ورسوله اذا كنتم مؤمنين يعني اذا ما اطعتم الله ولا ما اطعتوا رسوله يعني ما في شيء يعني اذا نصدق بالله ونصدق برسوله. فلا تخالف أي أمر من عند الله أو من عند رسوله. لأنك إذا خالفت يعني ما من انت آشف ما انت مؤمن مؤمن ونصدق بالله إنه إذا حق ونصدق بهذا انه من عنده ما تعمل فالمن لازم الإيمان والتصديق بالله، بيعرف الله وعرف قوته وعظمته هو يعني وملكه وإنه فيه يكيب مدري بجنة مالها آش و حتى يعني هو اشد العقاب المفروض انه ما يخالفون اذا انتم مؤمنين ايش اطيعوا الله ورسوله يعني اذا مخالفه الله ورسوله هذا يعني ايش بعيد عن الايمان الذي خالف الله او يخالف رسوله واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني كل واحد يستن بالله الله, الله شيء ما هو ما هو يعني بسيط ما هو عادي المفروض ان احنا عندما نعرف الله نخاف نعمل له الف حساب عندما يكلفنا الله بشيء لا نفكر مخالفته عندما ينهانا عن فعل لا نفكر في شيء فعل في ارتكابه الله ازاي نعرف الله عظمه الله قدره الله قدره عظيمه ما لا احد ونعرف آه. و... و... كرمه ما لحدود وإقابة ما به مثلها ما به من إقابة ونعرف أنه دوعد وعد الظالمين يعني توعد الظالمين ووعد المؤمنين بالجنة وتوعد الظالمين بالنار ذكر هذا الأشياء عندما تذكر هذا الأشياء المفروض يجي فيك خاص عندما تذكر ربي وتدري أنه قال لنا إنه به يوم آخر ويوم قيامة وإنه بيحاسب الناس ويحاسبهم ويسالهم يسألوا الإنسان عن كل شيء عن اعماله عن, عن يعني عن الواجبات عن كل المعاصي دي قدرت تسبها عن عنها واحدة واحدة في خاف الإنسان هذا إذا هو مصدق به فليه مؤمن بالله وبيصدق به بما جاء به وباليوم الآخر وبكل ما جاء به الله هذا مفروض إنه يكون خاف هذا المؤمن أدير وفق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خاف حصل فيها الوجل والخوف وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا ذات تليت آيات القرآن بزيدهم إيمان لأنهم بهم تثلوا الإيمان يعني هنا التصديق وأيضا العمل كل ما يسمعوا آيات استفادوا منها وصدقوا زاد إيماناً وعملوا زاد ثوافاً هذا المؤمن اما ذي كن يسمع ولا يعمل شيء ما هو مؤمن يسمع كلام الله ولا يبالي به ما هو مؤمن المؤمن هو ذي بيخاف الله ويخاف عقابه ويخاف يعني كما ذكر الله جاء حصل الخوف في قلبه وإيش وإذا تليت عليه آيات الله بيزيد تفزيبه بالله ويزيد انتثاله لأوامر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ويعتمدوا على ربي وفدق يعتمدوا على ربي يتوكلوا على الله ما, ما قالوا يتوكلون على ربهم يقولوا أهل اللغة العربية حين يتقدم الجار والمجرور على العامل يعني يفيد الحفظ يعني قالوا أهل العرب إذا قلت على الله أتوكل يعني فدق اتوكل على الله يعني عباسي بلت فكر على غيره مثل ما قالوا فيه قولي فعلا إياك نعبده قال الفرق بين قول إياك نعبده وبين نعبدك عند العرب قال لذا قلت نعبدوك يعني عباسي بلت نعبد غيره يعني ذا قلت أحبك يعني في ما احبت غيره لكن هنقول اياك أحب يعني ما بلنت هذا تقديم المفروض هنا قال وعلى ربهم يتوكلون يعني ما بيعتمدونه على الله وهذا يعني ايه يعني انه ما يمكن يفرطوا في واجب لو حصل ما حصل ما يبالوا معتمدين على الله وراكمين على الله وشما جاء فيهم وحققوا ايه ويؤدى الواجبات ولا يمكن يرتكب المعاصي لو جي فيما ويعتمدوا يعني لا لو بيجي على واحد بعضهم بخاف لا ينقص عليها الرزق إذا ترك بعض المعاصي بعضهم قدير سكب بعضهم حرمة جل لا يقطعوا على هالرزق ولا لا يمحو على في فيه رزقه قال لا المؤمن بيعتمد على الله ولا ببالي في امتثال أوامر الله في شيء وش ما جاء في جن ودار الله معه يعتمد على ربي وعرف ان هو ذي بينفع وعلى ربي مثابكلون اذا لا يدثرون في اي شيء من التكاليف ويعتمدوا على ربي ويدار إن الله ذي معهم لو حصل ما حصل الرزق بعد إذن الله لا أفرط لا أروح أعطي ربي لا تنزيد جوا ماهو محسنت على ربي يخليه يمحق يخرب يغش في بيعه وشلاه يخون في بيعه وشلاه يخون في كلامه يحلف بعضهم أيمان فائرة لأنه ما راكن على ربي في إنه باع يزقه بيدور كيف آي يحسب بزقه بل بأسالي بأكل لكن إذنهم معتمد على ربي ان الله بقى يرزقه و بقى يسهر رزقه ولا عليه الشيء لا يعني قد لا يخاف مثلا لا يروح يفعل معصيها لجل الناس يقول الله, يقول الله يقطعوا عليه الرزق مثلا يقوم يتعاون معهم في موقف يخالف الشرع يقول الله عليه ولا الله يترك التعاون في موقف أو جبه الله يقول الله يخربوا عليه لا المؤمن بيجوا ما بيبالي في شيء يعمل إلا اذا شئت يترخص الله يعني احيانا يقول لك الله لك اذا انت خائف قال لك تعال مثل هذا اثار حدث معتمد على الله لكن الله رب قال لك رخص لك في هذا الامر اذن يمتثل الاوامر مهما كان الامر ويترك المحرمات مهما كان الامر الا اذا كان هناك رخصه شرعيه من الشارع اذا خفت انت او كذا هذا هو المؤمن لما ما برخصه لا مثلا حتى في القتال مثلا لا تأثير الله ولا تبالي ولا ت... يعني وقاتل ما ما حصل لو حصل لك أي ضرر اوجب الله عليك هذا فكذا لو معك رخصة في ترك القتال فهل اذا اللي بيعتمد على الله يقوم بالواجبات ويترك المحرمات لو حصل له ما حصل لو تضرر لو بيقدر انه يتضرر في رزقه في معيشته في أمن في كذا لا يبالي يعتمد على الله ويعرف انها ياشي ان الله بيكون معه لأنه ما بيعتمد إلا عليه وعلى ربهم يتوكلون هذا المؤمنون إنما المؤمن يعني ما بها مؤمن إلا هذا يقول للحصف ما هو مؤمن الذي بيئه ذا ذكر الله وجلس قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يجيمن الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون هذا يجيما الصلاة يجيما الصلاة ما قال بفلوا ما قال الذين يصلون ما بسمعنا الذين يصلوا في اي اي لكن بيقول لي جيب ويعني يجيب الصلاه يعني يجيب صلاة, صلاه قويمه صلاه مستقيمه صلاه كامله الذي طلب الله منه لا يجيب لا بيلعب في الصلاة ولا بيجيب صلاه ناقصه ولا بي جوا اجل ما ببالي بيه ولا ما يعني يجيب صلاة مستقيمة كما امر الله هذا المطلوب في جوابه ذي بيجم على الصلاة جو صلاة تامة كاملة بكل فروضها وكل أركانها هذا المؤمن اما ذي قال هذا ذي مؤمن غيره ما هو مؤمن فيش هذا المؤمن ذي تراي يحافظ على الصلاة ويهتم بالصلاة يدري يعني يحاول يجي كل يعني كل أركانها وكل فروضها وطهاره تامة وحاول يسأل الجلي يعرف إذا به نقص عليه ولا خراب في صلاته ولا معق في صلاته يسأل الجلي يعرف هذا المؤمن الذي ما, ما ببالي ما بلا بلبي هبل كذا صلاة سوى الناس له كيف ما جاف لا ما يقال أنه بقيم الصلاة الذين يقيمون الصلاة إذا هذا شعاف للمؤمن الذي ما, ما يحافظ على الصلاة ما هو ما علامة إيمان الذي يعني يعني بالمنافق الذي ما ما بيصلوا إذن الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون هذا المؤمن الذي ينفذق بالله يصلي ويسوي كل ما امر الله لانه مؤمن بالله ومصدق بالله يقوم ركع ويجي يجي صلاه طلب الله منه ويقوم ويسوي ويعتزل ويسجد ويسوي كذا ويمنع من الحركه ويمنع من الكلام يعني كل ما اجى ما هو مطلوب منه في الصلاه لأنه مصدق بالله وعنده النصر ضروري البرني قال الله هذا الإيمان الذين يقيمون الصلاة وأيضا مؤمن بالله بيفضك من ما من من أمواله خصوصا ينفق الأشياء التي أجبر الله عليه إذا يجيب الله عليه الزكاه فيه يستأجر خيره لأنه ذاري بربي ذار إن الله عالم بكل شيء ودار إن الله حاسب على كل يعني كل ريال كذي ياكله كم ماله إذا ما أخرج الواجب عليه وداري إن ان الله بيحاسب على كل شيء فيه في بيعه بيخرج بينفق ما باله، وداري لانه ايضا بيدري انه رزق من الله لكن لا اقول يقدر واحد انه ايش يسوي اذا خرج من المال ما اجبر الله عليه انت بتخرج من ما رزقك الله يعني مالك جاده الله بيعطيكه من الحين يجي واحد يقول هالك تاية الظلط وخلقها ببعض ما نحكي جودة ولا فضل منك تعطيهم يعني ان الشيء يعني احمد الله وده لهم وده لهم نعم انك على هذا الرجل فقال ما رزقناهم ينفقون من الأشياء اللي بنعطيهم يتذكرها يتذكر الإنسان هذا الأمر وما عدها جاي صعبه ودي بقدر انه ما بالله بحذقة وذكاه وعثارة الحين مثلا المزارع بيزارع عنده يعني بصره وخبرته وطعبه ومشقة جاء هذيات لكن يدري ان الرزق هو من الله وهذا هو سبب إذا فعلت هذا السبب الله يعطي ما هو انك ذا انت تجيب الرزق كم مرة يسحب المزارع ولا يمشي ما تضرب عليه ولا تخرب عليه ولا يجي فيها آفة ولا وتنتهي يدري ان رزقه من الله ما بالله سبب يفعل سبب والبالغ على الله في حين رزق الله لا تبخل ولا تفكر النتائج ما تعطيها الناس احمد الله على هذا الرزق ووصل بعضها الى الناس يدري انها من الله اذا ومن ما رزقناهم ينفقون بين حقوق ان الشيء من الله نعمه من الله ولا يعني ولا يعني لا يتمنى بها ولا هي هذا المؤمن اللي يصدق بالله وداري إن الله عالم بكل شيء ما يخصى على شيء ولا وداري بنا الله صادق الوعد والوعيد إذا وعد على الإنسان بالآه يعني وعد المعطي المنفق بمضاعفة المال وعد المنفق بالبركة في المال وعد المنفق به كبير في الجنة داري بهذا الأمر دا ومصدق بأيدي وداري إن الله يش إنهذا خانه ولم يعطي ولم يعطي ما أوجب الله نقص من الزكاة هذه واجب عليه وتحيّر في الزكاة من ربّي باقي عاجبه وإنه ما هو خافي على الله شيء مثل هذا مؤمن بالأذية هو بالله ما يدي أذي الله حق الله لكن إذن ما هو مؤمن ما بي يعني إذن أذيب أذية ما يطي الزكاة يعني ما هو مؤمن بالله مصدق بالله بما جاء به الله ولا لو بي يعني مصدق بالله ويعرف الله ويعرف يعني وعده ووعيده يعرف ثوابه وعقابه يعرف أن هذا النعمة من الله وعرف ما من تذكر في أنه يترك الآياج على الإنفاق الواجب اذا ومما رزقناهم ينفقون هذا متفاة المؤمن ما عدي بالي المؤمن هو مؤمن بالله ما يمكن يفكر أنه ينكر. لأعظم إذن أبي في إيمان زياده بيزيد جلاجه هو هذا المؤمن ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة والمعروفين لهم من هؤلاء كهم المؤمنون حتى هذا الذي هم صدق صدقه. الذي بنتفل هذه الأوامر كلها. الذي بيخاف من ربي. الذي بنتف يعني بكل هذه الأشياء. في صلاة في على يعني علاقات بين الناس يصلحوها. يعني ما يخالفوا أمر الله أو أمر رسوله. يحافظوا على الصلوات يحافظوا يعني أدى الحفظ اللازم عليهم. ولئيك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند الله منازل رفيعة عند الله ومغفرة لهم درجات عند ربهم ومغفرة وبعفّر ذنوبهم إذا فنجعلهم يعني ساهوا ولا يعني جلاش بعفّر الله لهم إذا هم كذبوا بيمتثلوا في كل أحوالهم أو معظم أحوالهم ومغفرة ورزقهم كريم وبعفّر ذمهم يرزقهم رزق كريم في الدنيا والآخرة ولاحظوا رزق كريم كلمة كريم موش يعني أنه رزق كريم يعني الرزق لهم ما بياش مهانة فارزقهم الله رزق, رزق طيبة الناس يعني بحيث يكونوا مكرمين إذ ما يرزقهم ما في حوان عليهم ما هو يرزقهم بمهانة لهم رزقهم هم مكرمين أعزاء لا لا لأخضعه ولا يذل أنفس لاحد هذا دي في الدنيا ورزق في الآخرة رزق كريم يعني عندما يرزقك الله في الآخرة بقى يمدحوك بالرزق يقولوا هذا جزاء عملك لأنك عملت انت وصبرت وسويت وذيه جزاء يعني اكرام لك وجوه يمدحوه واحد هذا الرزق ما هم بلاي الدواعي عندما يدوا واحد نطلب يقولوا أنت تستاهل فالجنة يعني أنت عملت عملتاً وتستحق هذا و تجيب فيه كرامة لك وفي الدنيا ما بيجي فيه آيش يعني بيجي لهم رزقهم المؤمنين ما بيجي فيهم آيش ما بيحاولوا يخضحوا للناس ولا بيذلوا أنفسهم ولا بيهينوا آهينوا أنفسهم لأجيوا طلاب الرزق بيجوا أنفسهم عزيزة و لهم رزقهم مع عزة نفس هذا يعني من من أكبر النعم كما اخرجك ربك من بيتك هذا الحق وان فريقا من المؤمنين الكارهون. قال انفعل لله والرسول لو بعض الناس هذا امر لله والرسول هذا امر هو الحق. هو الحق ان الله والرسول لما يحكم ولو بعض الناس مثل ما يعني هذا الشيء ثابت اذا أمر الله بشيء لو ما تعذ بعض الناس قال مثل ما اخرجك ربك من بيتك هذا الحق فريقا من المؤمنين اكارهون في قلعة أحد ومعركة أحد. قال يا عبد يسمع الكفر للمحاربة أو الكفر للمحاربة رسول الله. سأل رسول اصحابه في المدينة قال وش رأيكم نخرج لهم ونقاتل المخارين قبل الصلاة ولا نقاتلهم في بيوتنا احنا هنيا كما وصلوا ندافع قالوا ها لا نجلس هنيا ندافع. ونحن هنا والناس في البيوت يقاونوننا والناس يساعدوننا قالوا ما فده وقالوا قالوا هل لا اقول لك اشكال نخرج وناس عاد يجي لهم فاضل ويخرجوا ويقاتلوا ولا يقول لنا عزة الهم قال لانه باقي الهم مهانة فاذا جاء القتال يبقلاتهم فاشكال يخرجوا قال على ما على رايقهم خلاص بان نخرجوا يقاتل دخل ولبس عدة الحرب ولامت الحرب والدرع والكذاو وخرج لا اله ما نكسلنا بدنا نقعد نشتغل هنا ترها مع الاستاذ ما كان لرسول اذا لبس سلامته يعني عده الحرب ان ينزعها او السخا حتى يعني يجاتل. ما اذا ما يقاتل ما عاد يفسر اذا لبس عده الحرب ما عاد يعني يخلاها حتى يقاتل. قالوا خي الله بكم قضوا يسموا الله صوابهم وجات لهم خيف الله ما ساعدهم السلطان هذه هي ضعف عند ساعة الخروج للقتال، بعضهم ذلوا، فقال يخرجوا ولا لا يخرجون لهم كارين، فاذا والله دار إن حسن لم ولا ولما من عذر الله النبيه وعلى ذلك، فقال مثل ما كره خروجهم بذلك والله وهم دار إن أمر من الله وثابت من الله هم كارهون كذلك الناس الغنائم، كرهوا مثل يعني كرهنا يجعلوا هايل الله ورسولهم جن الحب. كما أخرجك ربك من بيتك للحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم فأما يساغون إلى الموت وهم ينظرون يعني غريب عندما يقلوا يخرجوا يقاتلوا وقال الرسول أمر قال ضروري نخرج نقاتلهم في أحد يخرجون للمدينة ورجع بيجادلوه بيراجعوه ويحاولوا مع أنهم دمدار إن هذا أمر من الله معايا المفروضة يتأخروه قال بيجادلو بيراجع النبي ويجادلو مثل الحين جو قطبا يروحوا وبيذبحون. كان الحين يروح ي... كأنما يسألون إلى الموت وما ينظرون. مثل يعني مثل الحين جم بيتحذروا الفوسام كده مخري لهم إيش يقتلوهم. مع أن ما هو كذا قعدهم الله النصر إذا سدموا إذا امتثلوا بعدم الله النصر مع أن بيذالل خائفين مثل الحين جو باخروا يقتلوهم. هذا يعني عيب فيهم. المفروض انهم إذا كنت جاء أمر رسول الله إن يعملوا ولا يرددون ويمتثلوا وإذا وعد الله بشية يقوبه يجادلونك في الموت أو يجادلونك في الأمر يجادلونك في الحق يعني في خروجهم يجادلونك في هذا هو أمر حق ثابت من الله ويجادلونك فيه وبعد ما تبين لهم انه حق كانما يزاقهم في العنج وباخر يوم يقتلهم وزيدوا في الم جادة الله والنجاة كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذا يعيدكم الله احد الطائفتين أنها لكم لا تذكروا ذكروا إذا يعيدكم الله وهذا في بدر حين وعد الله وعدكم احد الطائفتين لأن كان به جاف له كان قد رسل صلى الله عليه وآله في مكة والمسلمين لا في المدينة والمشركين في مكة وكانت هناك قافلة قابلة على المشركين حاربوا المسلمين وتعدوا عليهم وخرجوا يعني من بيوتهم وشلوا بيوتهم ورجع على المسلمين قالوا قال الرسول يخبجوا لهذه القافلة يتعرضوا للقافلة ويأخذوها على المشركين هنا عرفوا المشركين ما وماذا سلقش يخرج يلقاهم انه مثل ميك فرسلوا الاصحاب في في مكة جيب جيش يلقوهم يعاونوهم ينقذوهم فلحينها مع به جيش وبه قافلة فالله قالها وعدهم واحدة منهم اما يجيلهم القافلة والله يجيلهم الجيش يعني ينتصروا عليهم القباج لهم وحدها جيد وكلها جيدة وإذا عيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إما القافلة ولا على الجيش الذي يخرج وعيد أنها لكم يعني تنتصروا على الموت لكم تغنموا أسلحاتهم فهذا المفروض يخيقوا بس ويرقنا على وإذا عيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوفة تكون لكم بعضهم قالوا بيجي يتمنى ان يجي لهم قالوا ها بالدناء بل ايش بل بالطائف هذي بالقافلة ايوه ما شك بيحتاج هذي شبهه ويبتاله وما ساعدهم يتمنوا ان يجي لهم الطائف هذه فيها ايش فيها قافلة بس ولا فيها مقاتلين والله وعدهم احدا منهم اما القافله ولا الجيش وعشان ما ينتصروا على الجيش اللي جاي حارفهم ولا يجيهم القافلة كل هذه نصر حارفهم قالها ما بدنا, بدنا بالقافلة ما جاء ما هو جاء فيها خسارة علينا ولا جاء شيء ولا يتعب ولا القافلة الجيش ده إحنا مجازنا يجي فينا ولا ماذا كذلنا هم كرهوا هذا الأمر القتال وبدنا بالقافلة. لكن الله دار الناحسن لهم وافضل لهم من انقتل افضل لهم منيه المضارعه الجيش نصر لهم وعزه لهم وضعف للكفر يعني اهلاك للكفر افضل لهم فهنا كرهوا أمر واختار الله الامر وهو الحب وهو الاحسن والافضل لهم لان يرجع الانسان في أموره وي ويدري إن, ان الله بيختار لها الافضل قالها وإذا عيدكم الله أحد الطائفتين انها لكم وتودون أن غير ذات الشوكه تكون لكم ما فيها سلاح وما فيها عاج مقاتلين وهي ذات تكون لكم ويريد الله أن يحج الحج بكلماته لكن الله هو يشتي حج الحج يشتي الحج الأرض ويشتيه الكلباض يريد الله أن يحج الحج بكلماته ويقطع دابر الكافرين الله يشتي حق الحج ويش يستعصي لهم يقطع دادة كافرين يستعصي هذا هو غرض وأفضل وهذا إراده الله فالله اختار لهم شيء وهم ما زادن في إذا كن يتركوا هذه الأشياء ولو ما ساعدهم إيش في لاحظنا البداية مثل أنذار إرضاء ما أمر الله ولو ما زادم لا مكارم وإرضاء خروج رسله مثل ما في يعني بيقول لهم زلكم في واحد وبادر قد تقدمت كان في داخلهم، قلنا لكم وعدناكم قلتوا ما تشتروا لله القافلة والله أراد القتال وأراد أن تقافلهم عليهم يريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يقطع دابر ويستأصلهم كأنه معي يخلي منهم شيء يحق الحق ويبطل الباطل تشتر الله حق الحق ويبعد الحق يستمر ويبطل الباطل يعني والباطل ينتهي لأنه هكذا باطل يعني المفرض أنه ينتهي والحق المفرض أنه يبقى فالله أراد هذا الشيء أراد الأمر الطبيعي ولو كره المجرمون ولو ما زعتهم استغيثون تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يعني اذكروا نعمة الله وكيف أن الله معهم وكيف أن الله وقف معهم فالحين جاوب استغيثوا ربي يعني تطلبوا الغاث من الله تطلب النجدة من الله تطلب المعونه من الله إذ إل تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بعث من الملائكة مردفين في بدر ما من لا دليل في بدر والكفر كثرة يعني ذلك حال ثلاثمية وذلك ألف المشركين ألف والمسلمين ما محمل الله فرس أو فرسين وذولك مع أميات فرس والفرس مثل الدباب هذا الحين وذولك يعني قوة كبيرة ومعروفين ذولك أبطال وشجعان ومارسين ومقاتلين وذولك مثاكين أكثرهم فهناك يعني العدد والعدة والكل جيمعاء ذولك مع المشركين فقال بيستغيثوا ربهم بيطلبوا العون من الله فقالت استغيثون ربكم فاستجاب لكم ان يمدكم بين من الملائكه مردفين بايه يمدهم من الملائكة ولا هم ألف بس ألف مردفين وش يعني مردفين يعني متبعين هذا اردف هذا يعني جاء بعده ولا اردفك كذا يعني جاء بعدك كذا احنا نقول يعني جاء بعدك هذا هب لكم ألف مردفين يعني وعاد بصبحن غيرهم كانه قال ما هم واحدين بس هذا كلمه مردف يعني متبوع كانه قال ومدكم بألف من الملائكه متبوعي يعني ما هم وحدهم بعد لكم ألف وعابجي بعدهم غيرهم هذا قراءه نافع وفي عندهم مردفين مردفين مرد يعني ما بلا تابع عاب هم بيسبعوا يعني بألف من الملائكة المرتدين يعني تابعين لغيرهم يعني عبد قبلهم غيرهم يعني بايمدهم فاستجاب لهم أني مددكم بألف من الملائكة المرتدين وما جعله الله إلا بشرة ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم لكن بيقول لكم في الواضح ما ورد في حدث ملاكته يوم عالم اما غيره بيد الله الواحد والله بتضمن لكم النصر ما بتنكسروا عليهم ما عندكم في حاجه ما عندكم بحاجه الف من الملائكه ولا الاف من الملائكه ولا ولا واحد من ملائكه والله بتضمن لكم النصر لكن اذا ما جاء بهذول الملائكه ينتصروا لهم ما يعني حين يروا الملائكة يقولوا هل لا أكيد بقى وهذا ليجي ضعفاً ضعفاً مش يدعمهم بشيء محسوس حين يحسوا أن الملائكة معهم باي يعني باي يتأكد ويتعاج ويثبوا بالنصر فالله ما جعل على الملائكة تجي عاونهم إلا ليجي يتمع أنه هم ويحسوا وي بلا نتصار والله فالواطع ما انبي حاجز باي يستروا ينتصروهم الحالم هذا كان درس للمؤمن ان المؤمن فينفر ما في حاله يعني يكون مع الله والله لا ينفر ما ضروري بدايه لك بالملائكه الله ارسل إليه من الملائكه من في البدايه يخليه يتشجعون على ذلك ويؤكدون الله معهم اذن وما جعله الله الا بشرى ما جعل الله هذا الامداد بالملائكه الا بشرى بشاره لكم ادراك بدر ان الله لا ينفركم ولتطمئن به قلوبهم ولمّا نصرهم الله من عند الله ولمّا نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم قوي وحكيم وخبير ودارب الات وشو التصرف المناسب وكيف يعني وشو الذي ينبغي أن يحصل والذي لا يحصل وخبير دارب كله إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليظهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأجدام إذ يحيي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرابع فاضربوا فوق الأعناب واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شارقوا الله ورسوله ومن يشابه بالله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وما وماواه جهنم وبئس المصير اذن تذكروا حين امدكم الله حين اعانكم ان قابلت استغيثوا به وامدكم بالف من الملائكه وحين نصركم الله قال إذ يقشيكم النعاسة أمنة ذكروا إن الله يعني يساعدكم وقواكم أثناء الاستعداد للقتال يعني إنهذا الحين عندما يخرجون ناشر القتال في الطريق يجيهم خائفين لا يجي حد يجيهم عليهم لا حد يقدرهم بعضهم يديه والخوف هذا إلى غلق معدي يقول ويسهروا من الخوف ويسهروا من الخوف يتعبهم وينهفهم ويضعفهم ولكن ها دولاء المؤمنين أرسل الله عليهم النعاس يعني قبل المعركه قبل المعركة جاءوا يعني الليلة دي قاتلوا بعدها جاءوا بيه فيه النعاس النعاف يعني نحن اطمئنان ما بخاف اطمئنان كبير في قلوبهم، بعثها الله في قلوبهم إذ يقشيكم النعاسة أمنة، يعني كأنه غطاكم بالنعاس وما هو نعاس يعني من الخمدة والتعب، لا من الأمن ما بتذكروا ولا تخايفين من شيء فهذا نعمة من الله وسعيد كبير من الله إذ يقشيكم النعاسة أمنة، يعني يعني, يعني حال كونكم آمنين حال كونكم آمنين، ما هو يعني من التعب والإمهاج، بل يعني الله كأنه غطاكم بالنعاس أرسل عليكم النعاس الكثير والواضح و... من... من الأمان وأن تؤمن أمنا منه أم... تأمين من الله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به أيضا أنجل الله المطر عليهم وكان في جدة في في, في انزل الله المطر في كان في لهم أبناء يحسو إن الله معهم فقال عند الله يا جوا عليكم من السماء ما اللي يطهركم أول هي طهر تنظفوا وتغسلوا تبعدوا يعني الآثار العرق والغبار والتراب والسفر بالتعب أصلا هنجم ما ذاك اليوم يسيروا فوق رواح ما يقتسلوا ويتنظفوا ويتوضوا وذي عليه جنابه يقتسل يعني رساحه يطهر طيبين هذا فائد يعني جعل المطر أنزل الله المطار لعدة فوائد منه أولها يطهر ويذهب عنكم رجز الشيطان يذهب عنكم المرض في رجز الشيطان في قلوبكم بعضهم يجابدوا خائف خائف أن يمشي الكيون وزال ومدريه فهذا المطر أبي أزال أخف بعضهم كان خائف أن يجب يا الأخبار يا الشيطان في في بدر وي وي وي يقول خلاص قلت ينفعكم الماء وما عندكم تشربوه ولا عندكم لا دين الماء وتموتون من العطش لما يبقوا في حاله ورجع جاء الماء والمطر والنعمه يشربوا الماء بالوضع ابعد الخوف لا درن ربي معهم وايضا حين يحسوا ان الله معهم ما عاد يتمكن الشيطان منهم ولا يوسوسهم اذا هذا يطهركم ويجب عنكم رجس الشيطان ولي على قلوبكم أيضاً إذاهي يربط على قلوب يقوّل قلوب يثبتها ويبعد منها الخوف ويبدأ ذراع فيها الثقة بالله والأمان والقوة شين يحسوا بإمداد من الله شين تحس بشي إن الله بيعاونة ما عادر من بالي بشي في شدة ورجع يجي الله يساعدك في هذا الشدة زرعت ربي وعرفت أنته وثبت لي يعني تأكدت أنت وما عادر إيش بيقوّي قلبك قلوا يربط على قلوبكم ويلتبت هذه الأجدام أيضا حتى الأرض قالوا قالوا كان سبرت الأرض، جاء مطر بحيث ان الأرض قسية قليل بحيث ان إذا ما عبت تغلف رجلين، ما عبت تغسر أجدامهم غاملوا رامل. جوالاتين جاء له مطر قليل بحيث أنه قساء يعني يشيروا مثل حين جوالات على ارض طوضة ثبتت أجدامهم هذا جاء المؤمنين بس هذه نعمة كبيرة يثبت به ويثبت به الإقدام إن الإنسان إذا جاءه بصاوع كذلك فهي ما بيسترقاتي حيث ما مكانه راضح قال الأرض تحتين زعلها ثابتة ويستروا يسيروا عليها بكل سهولة إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا ويذكرهم إن الله قال للملائكة عني معكم يعني إنهم مثبت للمؤمنين وما هو لا يثبت المؤمنين قال ادروا أني معكم يعني ان هذا الأمر مهم أنا معكم يعني أنتم باتوا أدوا مهمة يعني المهمة كبيرة أنكم تساعدوا المؤمنين وأنكم تثبتوهم وأنا معكم في هذا الأمر دلالة على أهمية حيث يقول أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفهم الرعب وإذرع فيهم الخوف والرعب هذا يعني سبب يعني يؤدي إلى الايه إلى الهزيمه اكثرك باب الهزيمه المرض ان انزل الله عليهم الخوف رعب شديد من المسلمين ويتيه ويضل المؤمنين فيهم امن واطمئنان ولا يبالوا هذا بايقو المؤمنين وبيضعف ليش وبيضعف الكافر سألقي في قلوب الذين كفروا فضرب فوق الاعناق يا من رجع على الامر بعضنا يقول خطاب الملائكه ان يضربوا فوق الاعناق فوق العنق يعني فوق الرقب بعضهم بيفسر فوق الرقب يعني الرقب الرقبة اديه بكره الراس من هنا يعني مفصل الراس وينقطع هذا فوق العنق وبعضهم بيقول فوق العنق ذي فوق العنق والراس يضرب الرؤوس فسروا بعضهم بالرؤوس وبعضهم باعلى وبعض الرقب يعني اديه فاصل بينه وبين الراس لانه هذا فاصل هذا المفصل مو بين الرقب فوق الرقب فوق العنق فأختلفوا فش... بعضهم فشرها فوق ال... العناب يعني أعلى الرقبة وبعضهم فسرها بالأش بالرأس اضربوهم واضربوا كل بنان هذا اللي بيمسكوا السيوف كانوا يضربوها وأيضا اختلفوا ان الأمر فاضربوا بعضهم بقولها للمراعكة أمرهم بأنهم يضربوا الرؤوس وال... يعني فوق العناب والأش وال... كل بنان كل أصبع البنان في الواقع على ايش عالي الأصابع بسموها بنان هاي على الأصبع وبعضهم قلنا خطاب للمؤمنين حين عندما قال فاضربوا من عند قال فاضربوا يعني الله تتأيدكم وسوى كذا اذا جاكم قاتلوا واضربوا فوق العناق واضربوك إيش كل بنا واضربوا منهم كل بنا ذلك بأنهم شاقوا الله إذن بقى يعني باجلهم عذاب شديد وهزيمة كبيرة ليش لانهم لأنهم الله خالفوا الله شاقوا الله ورسوله ومن يجادل الله ورسوله فإن الله شديد العقاب من خالف ربي خالف رسوله وكل هذه خالفة الرسول حينما ما يخالف الله قد الله وخالف رسوله وذي ودي خالف الله او يخالف رسوله باء العذاب الشديد وان الله شديد العقاب يعني مخالفه الرسول ما هي من يجادل الله او يجادل الرسول من يخالف الرسول فإن الله شديد العقاب لذلك يعني يطعموا ذا الشدة الرعبة للخوف الشديد والقتل فيهم ويعني قتلهم قال هذا ذوبوه وعبا ياش وأن للكافرين عذاب النار وعبا عذاب النار ما هم أبلع عذاب في الدنيا وبس بالقتل عبا يجيهم عذاب النار وعدهشت يا أيها الذين آمنوا إذا لبيتموا الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأجبار إذن على المؤمنين المفروض يمتثلوا أوامر الله وان رسوله ولو كان ما ساعتهم لو كان في الامر يعني شيء تعبهم لو كان يدرون الرب ما بيجيب بامر الله احسن وافضل افضل مثل امر هو افضل لهم من تصرف المعركة افضل لمن يجي لهم يعني يقافلها اموال حين معه الاعداء يستأصلهم ويهزموهم هديمه نكرة وما كان بيحسبو لهم اي حساب الناس يرجع يهزموا برش هذا نصر كبير للإسلام والدحر ويعني ايش وهزيمة كبيرة للكهر وهذا ينفعه مكثر إذا يكون ينتجر الناس أوامر الله لو فيها لو بيكرهوا بعض لو بعض أشياء فيها شدة علينا الحين امرنا الله بالقتال للكفر أو للكفار في ينبغي علينا أن نقاتل ولو كان كرهنا هذا الأمر لو ما لو فيه مشقة علينا يقاتل واحد ويحتمد على الله وشي ما يزيه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا الزحفا فلا تولوهم الأجبار إذا لقيتم الكفار زحفين وزحفين يعني كثير الزحف يعني عادة كما يبهد جيش كبير بيقولوا زحف كأنه, بي كأنه بيقول كذا بيصحف كأنه حيوان بيضحف على وجه الأرض يعني إذا لقيتم الكفار كثير فلا تولوهم الأجبار لا الرؤ الدبر الخلف لا تقفوا بهم ويالله يقولوا يلقى هستاذرهم يقولوا لا ت... كل واحد يعني يهرب يقفوا بهم ويالله يهرب لا تهربوا ولوهم كفر لابتهم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأجباء بيتوعد على ذلك ومن يولهم يومئذ جبره الذي يقفوا بهم ويهرب فقد باء بغضب من الله رجع بغضب من الله ومعواه جهنم وبئس المفير أعوذ بالله فبقى. استحكم عليه رجع بغضب من الله ومصيره جهنم وما بعده وأسوأ مصير. بئس المفير مم. هذا ذي هرب ومن يوليهم دبره يعني بلا جيث لكم بالجواب بشي فاطل هنا ومن يوليهم دبره فقد باع بغضب من الله هذا الحكم لكن قال لكم من يوليهم دبره إلا متحرسا لقتال أو متحيزا إلى فئة قال إلا إذا كانوا متحرف لقتال يعني إذا هربت أنت منهم يجي في مكان ثاني ذي مكان ما هم محصن ولا جهة هي قاتل مننا بس رأى قاتل من ذي المكان هربت ويجيب في المكان الثاني يعني لجلل يعني من تكتيك المعركة من من أساليب الحرب ما هم هربت خط مبلأت أن حرفت إلى مكان آخر وقال إذا لماذا قصت بهم هربت كذا ويجيب في مكان أرضى خليل بس فأضربهم مننا أكثر قال شهلاً ما هذا إذن ما هو غافظ الله عليه لأنه قال وَمَيُّ وَيَهْمِي وَمَيْلِ انْتِبُرَهُ فقال بعض من الله قال لا استثناء إلا متحرفاً لبتال الذي يجب أن يحرف يأتي لأجل البتال هرب من مكانه وجاء في مكان كان آخر يجري لحارف منه وجاء كلهم يستر مننا أكثر وباء يستر أثر فيهم أكثر شهلاً ما ما فيه بقى. يعني مثل يقولوا كالرفات او متحيزا الى فئة ولا ما جاء بل واحد في ذا المكان وهرب جاء بين أخواته جاثل معهم ما تفسه فر وهرب من المعركة فقال من ذولا سهل قال إلا متحريا للقتال او متحيزا الى فئة يعني من الى إلى فئة ماذا سهل ومن يوليهم دبرا فقت با بغضب من الله إلا إذا هو متحري للقتال او متحيزا الى فئة وما أوفى جهنم وبئس المصير أما ذي يهرب لا, لا يجهو هرب يعني يتحرف للقتال ولا دين حاجة لا في أسانيه ما بلا هارب يهرب من المعركة من المرة فقد بقى بغضب من الله رجع بغضب من الله والغضب نعوذ بالله من غضب الله ومأواه جهنم مصيره جهنم يعني يهرب من حاجة بسيطة يعني لو وضع شيء ما يجي قتل ما هي وباجله هنا جهنم وأعوذ بالله ليجي قعد عذاب واصل ما عاش ما ينتهي جهنم وبعث المصير ما عاشد منهم يجي واحد يجي لا جهنم يجي وبدو واحد يتقطع ويبعد سنين ونقطعه ولا يجي في جهنم لأنه باي يجي يبعد في جهنم دائم إلى هنا عوض الله و شباب و شباب رحمن رحيم ايه سبعة عشرة سبع سبع سبع سبع سبع سبع من سبع سبع الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن, وأن الله موحن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عزولا تؤمن عنكم بئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 في آيات سابية ذكروا القرء يعني أن تستغيثون ربكم ذكر معركة بدر وكان فيها انتصار للمسلمين وأيد الله المسلمين بالملائكة وانتفروا في معركة بدر لكن في بين الله للناس ان الإنسان ضعيف لا عمل عمل ونجح فيه تقدر نجده الله الكل وينثى ربي يكفر من الحالات لا عمل عمل ونجح تنسيك عندك إنك تنسي انت وتعتمد على نفسك ونسيت أن الله هو الذي يغير الأشياء والذي يسبركم فمثلا عندما ينتصروا في معركة انتصروا ما مع... يعني انتصاراً غريب في معركة بي لأن موازين القوى يعني مختلفة كان المشركين أكثر في الحدد. وكانوا مدربين أكثر وكانوا أبويا أكثر وكان عددهم عدد يعني العدة كان أسلحتهم أكثر يعني, كلها ت... يعني كل الأشياء تقول من المصدفة ينتصرهم وان هونا وانتصروا وهذا بتاييد من الله يعني الله ايدا المسلمين وانتصروا على على الكفار في معركه بدر فيشتي الله ينبههم ويبين لهم ان قال فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم يعني لا تعتقدوا انكم انتم بذاته هو سبب النصر وقتلكم انكم لدي قاتلهم لكن الله ساعدكم في ذلك وأيدكم كثيرا أيدهم بأن خلا في قلوبهم القوة وخلا في قلوبهم الأمن وجعلهم الطمأنينة وجعل في قلوب أعدائهم الأش الرعب الشديد الذي يسبب الأش الهجيمة وأيضا المراعشة بما أيدهم بالمراعشة فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم يعني ما هو فعل يعني ما هو فعله هو فعل العادي الذي قتلهم الواقع أنه ما كتلتموهم إلا بمساعده من الله كان يقول كذا ولكن الله قتلهم يعني كتلهم بواسطتكم وأيدكم حتى كتلتموهم يعني ما كتلتموهم لحالكم هكذا باستقلال لكن كتلتموهم بمساعده نعم يعني الله ذكر لهم لأنه ودي ودي القوة هو اللي أيدكم هو اللي خير ما ما القوى هو الذي غير المعركة هو الذي جعل النصر حليفكم هذا معنى ولكن الله ذكر لهم واللا في الواقع هم هم ذكر لهم هم لكن يبين لهم القتل إنكم ما هو ما هم تذكروا كثير بدون أي مساعدة منا الله ذكر لهم بواسطة يعني جعل قتلهم على أيديكم وجعلهم يقتلوا على أيديكم فأيّدكم الله وزاعدكم بذلك وما قال ولكن الله قتل عنه وما رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لو يتأمل واحد حين يقرأ التفسير كيف يعني الكلام يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله يعني يروى في إداة المعركة قبل أن تبدأ المعركة طلب من أمير المؤمنين أن يعطيه من من أجل الحسبة من التراب، يعني أعطاه يعني حفنه، فأعطاه حفنه من التراب، فرما بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الكفر أو الكفار، وقال شاهد شاهد الوجوه، فأصابتهم كلهم حوالي ألف واحد في يعني في يده، والصيفهم كلهم في عيونهم. يعني اذا ما هو فعل عادي يعني ما هو ممكن يعني ما اذا الفعل ذا ما هو فعل يعني ما من شان هذا الفعل انه يفعل هذا الأثر اذا هناك تاليف من الله واضع حين قال وما رميت إذ رميت يعني حين رميت ما يرمي الا الصدق لكن الله رمى يعني والله الذي اصدق النبي ها اذا رمى النبي قال وما رميت اذا رميت اشتني من بعد من بعد من المجاد يقول مهرما وفي الواقع نهرما <تصفيق> بينف النهرما ويقول نهر حين رما <تصفيق> وش يعني ذا كلام أول مرة يقول فلم تقتلوهم؟ ولكن الله تسلم معن في الواقع تكلوا <تصفيق> قال لم تقتلوهم يعني لم تقتلوهم تبتلوهم بأذن مفرديكم بدون تأييد من الناس بدون مساعدة ولكن الله هو الذي ساعد المعنى كذا وهذا يعني من المجال إحنا فين نقول ماذا فسون؟ يعني ماذا فسون المفرسون؟ قال مثل ما قال وهذا إيش في الغال عربية؟ قال الحين ما قال الشاعر قال ليس من ماشى فاستراح حديثا. إنما الميّس الميّس الأحيان. قال أبي يموت يستريح ما هو ميت ما هو ميّس قل ما؟ قال ليس من ماشى فاستراح حديثا. ما هو ميّس ثم نجاب يعني ما هو ميّس يعني إنه كد آه يعني الفاتق خير ولما كده وكذا ولما لما الموت عادةً حرق في سوق الإنسان و... ونقص في الإنسان قالها ما هو بيموت فيه نقص أرف النقص عن العذر في بين الأحياء وجاهل جاهل جو يعني جاهل بين الناس فهذا دي هو ميّس وهذا دي هو يعني مشكلة وهذا دي هو يعني ثارثة ما هذه ما هم باير جاهل وسهل هذه عناء وسعر قال ما هذه ما هم ميسة الله قال الميس لا ميسة الاحياء الجاهل مثلا الجاهل والعاصمة هذا من باب الكيوج وهنا حين قلت لهم يعني ما هو قتل يعني أنتم ما قتلتموهم بفعلكم أو بمجرد فعلكم ولكن بتأييد منا ويعني و... بتأييد كبير منا فلذا عبر ولكن الله قتل وكذلك ذلك وما رميته إذ رميته حين رميته انت ما أنزل رميته إذن وما رميته يعني مع ذلك الزعل العجيب بسبب رميته هذا المعنى في ذلك حين الأثر رمي النبي يعني الرمية العجيبة المؤثرة التي جعلت التي جعلت الحسابات تدخل في حين جميع الاش جميع الكفرات هذا في الواقع من الله يعني تأثيرها هذا هو من الله الرسول صاحبنا السعال هذا فلذا قال إذ رميت حين رميزن ما هو البأثر منك وذلك التأثير البليغ إذا وما رميت يعني ولسه الذي أثرت ذلك الأثر البليغ حين رميز لكن الله رمى لكن الله هو لي أثر إذا يفهم واحد ذاتي تنعب الواس كان يقول ما رميزن حين رميزن والله هذه رمى إذا ما رميزن يعني ما التأثير ذلك الرمي الم... ليس تأثير الرمي البليغ من حين رميتا يختلف معنى الفعالين ما رميت يعني ما أثر التأثيرا بني رمي حين من جاء السحرة ولكن الله رمى يعني ولكن الله الذي أثر رجيم ولكن الأبيض قموحة الإنسان هذا المعنى يمكن التعديل كافي عدد عنه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إذن حين رمى الرسول بالحصام ما هو الذي أثر ذلك الأثر البير فيه لكن الله هو الذي أثر ذلك الأثر ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وليعطي المؤمنين عطاء حسنا عندما نفرم بهذا الايه المعركة في بين من الله والذي أيدهم وإن الذي أعطاهم عطاء حسنا يبلي هنا معناها يعطي, يعطي يعطيهم عطاء حسن نعم وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا يبلي يعني يعطي ما هي يبلو اللي معناها يقول يبلي آه يبلي يعني يعطي هنا والي يبلي المؤمنين منه بلاء حسنا يعني يعطيهم عطاء حسنا يصنع معهم سميعا حسنا ان الله سميع عليم لاحظ ان الله سميع عليم يعني بيعيد يذكرهم ليش كان الله معهم ليش نصرهم الله ليش أيه قال ان الله سميع عليم ليش سميع يعني حين دعوه وقال ادخل تغيثون ربكم والله استمع بيسمع كلامكم ويستجيب وعليم يعرف أحوالكم ويعرف كل شيء فلاك هذا يخاف الإنسان يدري إن الله يسمع يعني يسمع كلامه ويسمع كل ما يجري وايضا الله عالم بكل شيء فإذاً يرجع الإنسان إلى الله ويثق بالله، ويدعي الله والله هو ببايات يغير الأمور وبيسمع وبيعلم وقابر ولا يعني ولا يعني يعني يوجد أو يحول بنبدة في شيء ما بشي بأي منعه إن الله سميع عليم يعني سمعكم وعليم بأن بما حفل لكم فإيش فأجابكم ونصركم بهذا المعركة ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين هذا موهن قراءة ناغذر وحبش موهن كيد الكافرين, مو موهن كيد الكافرين نعم يعني هذا النصر وان الله يعني نصركم وان الله مؤهن موهم يعني اوهن يعني اضعف اوهن كيد الكافرين يعني كيدهم ومحاولاتهم لاد فسد الاسلام الاهلاك الاسلام وتدمير الاسلام دين هلكان بيد الله وان الله مؤهن كيد الكافرين يعني بيؤذوا بيدمر بيضعف مهما كان وكيف يعني احتياراتهم الاحتيال الذي يجري من الكفار مهما ضلعوا فالله عش سيضعهم وهذا أيضا من الذي يطمئن المؤمنين يطمئن المؤمن إن الله دائما إلى كيد الكافرين، مهما كان كيدهم ومهما كانت قدرتهم ومهما كان احتيالهم فإن الله سيضعفهم ويضعف كيدهم ذلك وان الله مهن كيد الكافرين لان كيدا ما بكون لا يعني اراد كيدا بالعش بالاسلام واهله ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا معكم ولن تغني عنكم جئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين مش معنى ان تستفتحوا قال كان يقول الفتح يعني تطلب القضاء يقولون الله بين الان كان المشركين بيذعوا يعني وهم من شده الانكار ويعني وشده الجحود لهذا الدين ويظهروا للناس ان هذا باطل ما في شك يبلوا اش يا الله انصر الحق كانوا يذكروا هكذا يا الله بين الحق بين للناس الحق هذا ولا الا المشركين ما تصدق بيستفتحوا يعني بيطلبون إن الله يفتح يعني يبين يفصل فرضيات يبين منهم أهل حد واهل ذات يعني كأنه ما في شيء يعني راح منهم على حد وهذا من جمة الفحوش يعني ينكرو أن النبي على حق كأنه شيء واضح وبيطلبوا من الله إن يثبت هذا إن قال في إن تستفتح وأن شو طلبت الفك هذا عندي آخر طلبتم الله يبين أهل الحق وقد الله بأن نصرهم عليكم وهم قليل مستضعفين قليل العدد وقليل العجدة ونصرهم عليكم إذا إذا طلبتم ان تكتبتها فقد جاءكم الفتر طلبتم الله يبين أهل الحق ونهل الباطل والله بينهم الآن بهذه المعركة بأن نصرهم وأيزهم بالملائكة ونجعل كل أسباب الأعشى معهم ان تستبتعوا فقد جاءكم الفتر وإنسانته وقابل طوسي فأشغلهم إنسانته من قتال إنت المسلمين ومحاربة المسلمين فالله فهو خير لكم هو أحسن لكم لأن الله تعزفهم والله معهم أحسن لكم أنك لا تواجههم لأنك متواجه الله فإذا تركتوا مقاتلة المؤمنين ومحاربتهم فأسف لكم خير لكم في فيكم ياهم تنتهوا فهو خير لكم وإن سحوضه لمحاربة أهل المسلمين نعود فهم عدوا نصرهم هذا الله بيقول وإن تعودوا لجسال المؤمنين ومحاربة أهل الدين أهل الإسلام فانعود عود معهم ونأيدهم وإن تعودوا نعود ولن تقني عنكم فئتكم شيئا ما هو نافع جماعتكم لو بلغت ما بلغت ولن تنفعكم أي نفع لن تنفعكم شيئا يعني أي نفع ما يفيد لكم أي شيء. إذا قد قمتم على علم المسلمين فإن لأن الله مع علم المسلمين فإن سوون عب يعني بأن عب معاً وإذا عبنا معهم فلن ينفعكم شيء ولن تغني عنكم كل شيئا ولو كثرت لو أم كثير وهذا أيضاً من ما يظم إن الإنسان يظم إن المؤمن لا إله إلا الله نحن نذكر الآن الطهر وكثرة أهله وتدعيهن على على أهل الإسلام اسماعهم يتماعك به حتى يعني صاب الإنسان في حيث لكن يدري ان الناس إذا وقفوا مع الله فإن الله باكم معهم ولا هم يعني في الدين هذا أي شيء لأن الله أقدر من كل قادر يعني هو قادر هو غيره ليس إلا بقدرة من الله ولن تغني عنكم جئتكم شيئا ولو كثرت وإن كانوا كثيرين لا مهما بلغوا فأن ينفعكم شيء إذا كنتم أستجيبون أمام المسلمين والله معهم وأن الله مع المؤمنين هذا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كذرت وأن الله مع المؤمنين ومن كان الله معه فهو المنصر لا محالة ومن كان الله عليه فهو المغلوب لا والمحزوم لا محالة يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون هنا نصيحة للمسلمين أنه يتجموا طاعة الله وطاعة رسوله وهنا باللاحظ أنه يأكد هذا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لأن هناك بعض الأوامر تكون شديدة على الإنسان يعني هنا يؤمرها لقتال وهو خائف. ضروري يطيع الله ضروري يطيع الله ويطيع رسوله مهما أي أمر من من الله أو من الرسول يجب على الناس أن يمتثلوا أن الله ورسوله وأيضا بيقولوا يعني لأن البعض قد يتهاون في رسول الله بيقول هو بشر ما عنده مشكلة ما بيدعس هذا الله لكن كأن الله بينبهنا انك تطيع الله وطاع رسوله إذا خلت واحد إذا رسول الله قالك الله والانطاعة رسول الله هي انطاعة الله اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون لا تعرضوا عن رسول الله وانتم تسمعون واش وانتم بتأله واش لا تعرضوا امتذلوا اي اوامر او اي توجيهات لرسول الله لا تعرضوا عنها وانتم تسمعوها وآه اداري ان شر الدواب لا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لا تكونوا من الذين يقولون يعني من الناس مثل الناسين، هم كان كما أخبرهم رسول الله بيه خلاص اشجروا سمعنا واطعنا ولا كان معنا سمعنا يعني خلاص اشجروا ولكن ما ولا تكونوا كل قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا يعني بأن سمعنا يعني حجوا سمعوا يعني بجيروا. ولا أت معنى ما بسمعه يعني إيش؟ ما بيطيح، ما بيمثله، قال هلا جنتم للدولة، يعني المنافقين هذا المنافسين الذي بيقولوا بعد يمثلوا كل شيء ورجعنا يمثلون شيء، قال ها المؤمن يعني انتبهوا، ضروري في هذا الدين إطاعة الرسول مهما كان الأمر، ولا يثبت إلا أن وإذا خارج الإنسان رسول الله أو عثر رسول الله فينا ذاك كلهم مثل المنافسين، الذي بيقولوا. سمعناهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم والبخم الذين لا يعقلون الدواب ان كل ما دب على الارض او البهائم شر بهائم. الصم والبخم الذين لا يعقلون كان الله يقول ها على الناس ال ال الذين لا يستجيدون من عقولهم ولا تستفيدون من اسمائهم ولا تستفيدون من ابصارهم هم مثل البهائم، بل هم شر البهائم، وصفهم دخلاً بالبهائم، وقال هم دولا شر البهائم، يعني يقول لك الله، الكفار هم شر البهائم، الفجار هم شر البهائم، يعني قدم يعني شيء من البهائم، البهائم افضل منهم. لأيه؟ لأنهم الله تب منحهم سمع مستفادي منه منحهم بطر مستفادي منه منحهم عبور مستفادي منها فجاول البهيمة أفضل منه إنهم ب... إن إلا كالأنعام بل هم أضل وهم أضل هم أضل من البهيمة أضل من الضفرة وإحمار والسور لأنهم قد مكنهم ربي أضل جعلن عبور إجرابها ومن تبعوا بها هم أضل من البهينة وقال هم شر الدواب إذن جعلهم دخلهم في تلك الدواب ويبهائم وحكم عليهم بأنهم أشر يعني أشر نوع من الدواب يعني أكثر من الدواب في الشر إن شر الدواب عند الله الصم الصم يعني دي ما معه البكم الذين لا يتكلمون الذين لا يعقلون جمع بهم سو... قالوا هم سموا وبكم وما بيعظوا مع ان الواقع انهم بيسمعوا ما هم حقيقه حقيقة وبيتكلموا ما هم لكم ولا ما من لانهم ربنا ما لهم مجانا لكن بيقول الله لأنهم بيسمعوا الكلام الحق ولا يستجدوا منه قالوا لي وصل فلا سماجزة إذا يسمع الحج ولا يستفيد منه فما جعل السائلة من السام فكأن الله جعل السام أن نستفيد منها معرفة الحج وركزوا على هذه اللهم على لدينا قremة السام أن نستفيد منها نستفيد منها ونعرف الحج فإذا ما عرفنا فما استفدنا من السمها والبصر مثالك يستفيد منه ونعرف فأنه الطلب للمعرفة ومعرفة الحج فذلك لما أن لما يعني سمعوا كلام رسول الله وكلام الله وما استفادوا منه مثل حينجهم ما يسمعوا يسمعهم ثم وآس وكلاما ما ينفعهم يعني, يعني كأن ما يتكلموا بحاجة مهية يعني الله جعل لك إنسان يتكلم يتعلها ما يتكلموا بكلام ينفعهم يتكلم بكلام يضرهم ما بيجي لفائدة من الخلام إذن كأنه إيه حين ما يجي لفائدة من الخلام كأنه ما يتكلم كأنه إيه أبتل وعدله الذي المفروض أنه يجعلها الله عليه يميز بين الحق والباطل ويعرف وما يعرف مصلحته وأنه أحسن له لو... يعرف وين أحسن له يدخل جهنم ولا يدخل الجنة ويعرف وين أحسن له يعني يجيه الحق واضح والضلال واضح وهذا ومع ذلك ما يرضى يعمل بعقله يتبع هواه يغارط نفسه يعاني يجهد إذا أنت عنه ما نعمة العدم بلا نعمة يجي يستفيد الإنسان يعرف فإذا ما عرفت تأنيه لا يعنى فقال دارا لما لم يستفيد من هذه الأشياء تأنيه مثله دعنه إذا لا السم الصم البكم الذين لا عقلهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسنهم هناك تأنيم لا يستمعوا إلى الحد يعني كان بعض الناس أو هؤلاء يحاولون أنهم لا يستمعوا أصلاً يعني إذا جاء القران خطوا على آذانهم حاولوا أن يخرجوا من المجلس ذهبوا إلى اماكن أخرى لا يستمعوا أصلاً فقال هؤلاء لا يستمعوا أصلاً لأنهم مستدرين بيرضوا عنه ما يستمعوا أن يستمع ولو وما هو نافع يعني لو الله بحلم ألطف وفادهم إلى أن يسمعوا وخلاهم يستنعون من يسمعوا ما هو نازع قال قاله ولو علم الله فيهم خير لا اسمع لو الله جاري نباين بعثيهين أنه نسمعون منك علم يسمعون, من يسمعون ولو أسمعهم لتولوا وهم عدون لو خلاهم يسمعوا ما من يسمعون. إذن بلقوا بهم العنادي عن من ما يبضوا يسمعوا ولو الله يعني لأنهم ما يجدوا يعرف الحب ما معهنية لأيه استباع الحب ما يستمعوا ولو ظنوا أن الله جعلوا يستمعوا وما النفع فيهم لأنهم ما يستمعوا ولو أسمعهم لتولوا لتولوا وهم معدلون يا أيها الذين عاملوا استجيبوا لله وللقصون إذا دعاكم بما يحيكم يخاطب الله وجه الطلاب المؤمنين إن المفروض عليهم أن ينقادوا، يطيعوا، ويمتثلوا أوامر الله وأمر رسوله، ويعرفوا أنها أن الأوامر ذي بيجيبها الله ورسوله ما هي إلا لجل الناس. هذا أيضا عذاب. رحمه الله. فيجيب الشريعة كلها عقلنا. الشريعة نكلا نا احنا نستفيد من هذه الدنيا حتى ما هو بلا بالآخر الدنيا يعني بات على كل خير تنظم حياتنا تسوي أمورنا تحل مشاكلنا يعني تخلينا عزاك ورما آمنين يعني يعني نكون اسعد الناس فلذا قالوا إن يعني الدين حقنا يعني عجيب الشريعه الفلانية يعني النظام عجيب ما رفض البشر فلو الى مثله وجدوا ان احسن نظام يمكن ان يعيش الناس عليه فاذا اراد الناس ان يعيش الناس حياة ان تعيش في مكان آمن مطمئن كثير الرزق كثير يعني يعني التعاون فيما بين الناس يأمنوا بعضهم البعض لا يجب في ظلم ولا يجب يأمن الإنسان على ماله على عرضه على نسائه على كل شيء وليس هناك أي ماء يعني ما تخافوا على نفسك وعلى عرضك ما معنى الله هذا الدين الدين هذا نعمة نعمة يعني لو ما به ولا نعمة هذا نعمة كبيرة يقول الله أنتم المفروض تستجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يصير. لكن إن بشيء بشي بيحييكم إن يبقيكم بشي بيكون في حياة لكم وراحة لكم وسرور حياة لجنة المفروض يعني هذا الاشي يقول لك ما بيبعينا الله حاجة فيها مثل حالا هذا البنز المفروض يحن نمتزل يعني أعداء الدين الآن إذا من علماء الغرب، من نظر في هذا الدين، أعجب به فكاثر العظماء، قد أعجبوا بهذا الدين إعجاب كذب وما منعهم من الدخول فيه إلا أن هذا على العرب قولنا عند العرب والله قد رسحوا وجدوا لنا أحسن نظام نحن أذكر يعني جفاتر معروف المؤلفين العظماء من العظماء عند... يعني من علماء الغرب يقولوا كذا إن الدين الاسلامي هو النظام الوحيد الذي يمكن أن تعيش عليها البشرية في أمن ورخاء ويعني في أحسن حال. هذا الدين الإسلامي عجهم كلهم يعني علماء هم يقولوا بهذا الكلام يصبحوا بهذا السلام ما يقول منعهم يقول لي بيعرفوا الحق ما بالله الله العناد فلذا دافت أنهم لا يعجلون مع أنهم دين ذكى ومعرفه وخبره وخبرة لكن منعهم العناد لأنه ما نجل عليهم لأن فيه رفعه لاهل الإسلام لأن فيه رفعه للعرض مع أبو ياري في الله بنبهنا إلى هذا النقطه أن هذا الدين ليس إلا لمصلحتنا فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وكله تجيبوا له وعرفوا ان الله ان هذا في صالحكم في دنياكم وآخرتكم في, في صالحكم ولو يذكروا هذا التشريعات كلها سبحان الله عمر عزيز عندما يحرم الله الزنا في على اعراض الناس بصن عرضك بصن أهلك بصن مساءك بناتك حين يحرم الله الزنا يحرم النظر إلى الأجنبية حين يحرم الله أموال الناس التحدي على أموال الناس في العضوقة. في أنا الحضورة في أنا سامي يعني اهتمام حد الضرب حتى إلى حد إنه ياج يمنع ويحرن أن يتسلموا فيه حاجة تكرهها ولا يجوز لا يجرحو اهتمام عظيم بالإنسان اهتمام الى حد كبير كان يعني حتى أن يعني حرمة الانسان حرمة المؤمن يعني اعظم من حرمة الأفعى وهك إرغى المؤمن أشد من يعني من هك الكعبة يعني تدمير الكعبة أسهل من هك إرغى المؤمن في اهتمام بالمؤمن وبالإنسان اهتمام كذلك يجب أن تجعل فائدة للناس هذا من ناحية ويقول لها تخصر هذا إذا ما نبع فينا وصبحنا يعني ضعاف ما ما ينتثل الإسلام ويجي الحياة نستعيد دي علينا بضغط اخر وهو الاخر بيقول اد وذي ما يرضى بيعنده ما يعني تعمل فيه اذنا غصبا عنه تعمل فيه حوادث حادانات باي طريقه يقول لنا بس طريقه من الحين جل... انت تقول تعرف اولاده سل وكذا وحل الله حاول والله ما رضى شوف تنقلي ايش غنين ذكر فلذا قال واعلم ان الله يحل بين المرء وزوجه اعلم ان ربي برجعي ايش يخل بينك وبين برجع قلبك برجعي يوقف قلبك ما حسن خلص وتنتهج. وتنتهي وتموت واذا متنف فيا ويلة اذا كنت خالص اذا عليكم ان تستجيبوا لله وتنتبهوا والله برجع يجيلكم ايش عذاب واعلموا ان الله يحول بين المرء وغلبيانه برجعي يومين دع الله روحك وتموت فيه وهنا ما برجعه وبرجعه تقشر اليه وعلموا أن الله يحول يعني يفصل يعني بين المرء وقلبه إذا فصل القلب عن الإنسان إذا توضغ القلب انتهى وهذا أيضا شيء عجيب لما يتكلم عن القلب هذه هو الأكبر علامة في حياة الإنسان هذا يبه أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تفشرون وبشروا إليه إذن انتبهوا الآن قبل حول الله بين المرء وقلبه ورجع اليه إله وحاسبكم على كل شيء انتبهوا وازروا شيء بين لعكم وذبحهم لكم وهو المثال مع ما, ما جاء بالله ورسوله واتقوا فتنة لا تسي تخيب... لا تخيبن الذين ظلمون منكم خاصة اتقوا فتنة اتقول ال... يعني ال... العذاب اتقوا المعاصي التي تاتي بالعذاب العذاب لأنها قال لا تسيب أن الذين ظلموا منكم اذا لا تسيب الظالمين منكم خاصة هنا فيها تفسيرات لا تسيب الذين ظلموا منكم خاصة منها أن معنى التغو فتنه فتنة أنت أبو التغو على العذاب والمراد هنا التغو تجنب المعاصي التي تعفي بالعذاب لأن المعاصي ما هي إلا حب ما هي الا وباء وباء على الإنسان وكارثة على الإنسان وخراب تتبل معاصي لان تجيب بتجيب هيك وبتجيب يعني بتخرب على الانسان الذي اعطي اذا تتبو فتنه يعني تتبو العذاب اي تتبو المعصيه التي تؤدي الى العذاب تتبوها لا تصيبك وحده واذا لا تعفي تصيبك كانت وحده يعني وحدة فأنا بيقولوا فلو هذا معنى من المعاني بمعنى لا تصيبن من الذين منكم غير منكم خاصه نهج قال الله تتبو فتنه انتبهوا لا تصير نجي ما في ما كذا هذا الاثنين انت ما الى انت ما على في لا اخرى بعضا بنذكر جهانت اتفقوا فتنا ما هي لك واحدة ما بلا رجعت لك الناس يمع. لكن دي احسن ما انتبه لذمها لما لج لجع سيرة واحدة يعني انتبه لا تعصي الله رجع يعطيك أقواله استووا ذمها لا تسيب من الذين ظلموا منكم خاصا لا تجع سيرة سيرة فمانته وحدة خاصه انتبه لأن اللي على المعاصياء بيحصل ذمها بيحصل حالات بيحصل ثوارث بيحصل مشاكل وهذا بيحصل الناس ما راح المسلمين الآن ما نشاثلهم ما عذابهم ما هوانهم إلا بإيش مخالفة هذا الدين بأسيان إيش أوامج واتبهوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ادروا أن الله شديد العقاب تنتبهوا وآثروا أي أمر من الله لو إيش لو تعبتهم لو اتألمتوا. لو حصل لكم مشاكل. يعني لو تعبتم في انتثار هذا الشرع. أسهل لكم من ايه من عجاب الله. لو تعبتم في, في انتثار هذه الاوامر لو فاتكم المفارح. لو يعني حصل لكم بعض الأذاء. ما هو شيء. الله شديد العذاب. يعني ما هو شيء من نسبه العجاب الله. فاحذروا عذاب الله ولو كان يعني مهما حصل لكم ما هو جيب بالنسبه لعذاب الله واعلموا ان الله يجيب العقاب في التهديد تقول ايش لا إيه من هذاك يحذرون من خالدوا واذكروا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وعيذكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون أيضا ينبه من النعمة. يعني كيف كانوا يستضعفين العرب العرب كانوا يستضعفين إلى أبعد الحديد ما كان يعمل لهم أي حساب ما كان يؤضى لهذا يعني ما بالله يعتبرهم من ذلك ما معاً كلمة ولا معهم جيش ولا معهم جيش يعني لو ذكرتوا حينما كان, كان هناك الفرس هناك الروم هي الدول المفترة وبعض الدولات والعرب ما عنده يعني الشركة من يعني ملك الفرس عند ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الى الاسلام وش هو قال يدلوا اثنين جوبه هذا اللي بيدعي اللي هو الجواب اللي اثنين جوبه يعني جوبه من النكى لا ما عنده ويعني هم يرثين يعني ما بحث بها ولا حد يزاومين ولا حد يزاومين ما كانوا يجب كانوا مجليل مستضعفين المستضعفين في الأرض تخافون ان يتخطفتهم حتى عبارة يتخطفتهم من الناس يعني تخافوا أن أي ناس داخل كلهم دا يتحفكم بسرعة تعني القطف على بسرعة لا خطفت أنت الشيء تكون بسرعة يعني إذا خافوا أن الناس يتخطفوكم يعني أن أي واحد يشتي منكم طيب حد كل سرعه وإنتها يقول يعني في معنى إذا خطفتهم هذا اللفظة في ذا السرعة وسهولة هذا الأمر وإنما أنتو شيء والمثال على أي ناس فإنتو ما كانكم شيء هذا قبل إيه؟ قبل أن تهتدون الإسلام فذكروا هذه الحالة وقشروا كيف أنتو الآن اذ إذ أنتم قليلن واستغفرونا بالأعذار تخافون أي يتخطفكم الناس فأغاقن وعيدكم بنصر ورزقكم من الطيبات وأصبحنا نعم كبيرة وأصبحنا مغفور ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون لكن المفروض مثل هذه النعم والنصر من الله وتمكن المسلمين وتمكنهم من يعني في في كل المجالات في الحرب يعني في الاقتصاد وفي في الاموال المفروض من هذا تجعل ان هذا تج على يشكر الله يعني يلتزموا بطاعه الله يمتثلوا اوامر الله اكثر لان المفروض ان النعمه تقابل بأيش شكر تذكروا هذه يعني قال لعلكم تشكروني اذا كنتم تذكروا هذه بتخليكم ايش تشكروا ربي تدروا بالنعمه اللي عليكم يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم وانتم تعلمون انتبهوا احذروا من مخالفه الله مخالفه الله خيانة لأنك مسلم مؤمن يعني انك ما تعمل كل ما أمر الله مع هذا الإسلام انك تنتزل ما جاء به الله وما جاء به رسول الله فلا تخون الله وما تعمل بما أضوف وما يعني, يعني مثل حين يقول اتأهد واحد ولا تجد كل واحد يقول إنه انتزل كل أوامر الله فلا تخون هذا الأمر وتخياش وتأسى الله ولا تخونه رسول الله وتأسير ولا تخونه أمانة بذيه المسؤوليات دي بونكم أنت أبو ركض عليها لا حد يخون أي مسؤولية وبيت عليها ال من أعطي مالم أمانة فلا يخونها من أقسم من على أسير فلا يخونها من ولي على قوم فلا يخونهم من, من انت ولا مسؤولية معينة فلا يخون فيها كل الأعمال كل يعني بالواضح كل واحد مسؤول ليس أمانات وعمات مسؤوليات فلا أحد يقتصر في أي مسؤولية. لا تخونوا أماناتكم. وأنتم تعلمون وأنتم دارين أن الله يعني أنه ما يطلع القيانة ولا يطلع مخالفة الله ولا يطلع مخالفة رسوله وإن الله عالم مسبأ وش بتفعلوا داري بكل ما تفعلوا وإن الله معه يعذب وإن الله بيعاذب وإن الله بيخلى يعني المفروض أنتم دارين أن ما يحصل منكم من هذا الشيء. وعلموا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده ايون عظيم انتبهوا هذه الاموال وهذه الاموال والاولاد فيها امتحان من الله يشكر الله الانسان الله عليها ولا يعسه فيها لان دتكم سبب يعني ابتلاء بعض الناس قد يكون الأولاد سبب لفجاده لأنه جمع أولاد خائف عليهم لا يحتاجوا ويستيش المال على الناس إيش تيدبر لهم إيش حياة سعيدة ولا مستقبل آمن يحاول ايش إيش بالاعتداء على يعني مخالفة أوامر الله فهنا الأو... الأو... الاولاد كانوا سبب للمعافية في منتحان والجلاب احيانا نفرح بالأموال ينفرحوا بالاولاد لكن قد يكونوا اسباب للانح يعني للتمرض قد يكونوا اسباب للمعفى. يعني بعض الناس اللي يجي الاولاده ويقوم ايش ياخذ مال حرام بعض الناس الأمو اللي فعل الحرام يجي الاولاده بايشهد شهاده حرام اللي اجل عن ايش يعني عن يعني عن باطل بالأولاد يباي شزاعة في ممكن هذا يعني هذا في بعض الناس يقول لي أولادي ما أزعل بخليهم بعد قد في جمل الإنسان لا يعني هذا للأولاد نعمة لكن انتبه انتبه لا يكون سببا في أي شفاعة وقال ذلك المال الأم المال فتنة. يعني قد يكون المال يعني محاولة الإنسان جمع المال وحب الإنسان للمال قد يؤدي إلى إيه إلى أن يعطي الله فوق ابتلاء من الله وقد يكون كون تملك مال قد يكون ابتلاء له لأ لأنه في معه مال الآن يستطيع ينال أشياء كثيرة قد يستطيع ان يتوصل إلى معافي لا يستطيع من ليس له مال ده والمال ده مشكلة عليه وبال عليه فين شبه لا يكون المال سببا لفساده المال هذا كتتعب كتعتن الله لأجله لله هو تكتم على أهل الباطل لله لكي يحافظ على مالك كتترك التعاون مع على الحق يحافظ على مالك كتتواصل بث مالك توصل إلى الخمور والهجر والوشي يعني والمعاصي بواسطة مالك فدري إن المال هذا هو أيضا انت لك المفروض إنك تنتبه وتركز ولا يعه يعني لا تعطي الله مهما كان وكراعي بطاعه الله على مفرحة المال وعلى مفرحة الأولاد الله قبل كل شيء واعلموا ما أموالكم وأولادكم فتنه وأن الله عنده أجر عظيم إذا استطاع الإنسان ينجح ولا يعطي ربي في هذه يعني في هذه الفتنة فإن عند معاه عند الله أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله بالفضل العظيم هذه التدوى اذا حاول الانسان انه يتقي الله فالله بيسهل له كل يعني كل طريق اذا كان في مشكلة بيخارجها الله لكم اذا كان في خوف بيامن ربي اذا كان في فقر بيغنيه ربي اذا كان في يعني بيستر الامور كلها إن تتقوا الله يجعلكم لكم فرقانا يعني قالوا هنا على الفرقان بعضهم تسرب النظر لأنه يفرق بين الحق والباطل إذا استقيت ربي ما انتصر وبعضهم فسر الفرقان بالهداية إذا استقيت ربي ما انتصروا الحق فالوادع كله إذا استقى الإنسان أنت إذا اتقيت الله يعني عملت حاول أن تعمل كل ما أمرك الله وان تترك كل ما حرم الله هذا اقوى فانك باشطل على كل شيء لان احيانا في ايه اخرى ومن يتكل الله اجل الله المخرج ويرزقهم حيث لا يحتسب ما من المشاكل والمصائب وايضا رزق هذا اذا التقوى وايضا هدايه يتوفق الانسان الى معرفه الحق قد يسمع الخلافات ويسمع يعني ان خلافات هذا يقول كذا وهذا يقول كذا إذا حاول إنسانه يبتدي ربي ولا يعصيه بيوثقها الله معرفه الحمد إذن بيتدوى الله لين أن الله رحيم حين يعرف إنك تشتي في التبعه وتشتي طيعة في, في كل شيء وتشتيف يعني في متنع بالتحاول أنك تمنع نفسك عن كل ما حرم الله فما هم أعمل يخليك كدير بقى باي بقى يهديك بقى يعلمك بقى باي بقى يخارجك بقى يسوي لك كل يعني واضح أن الله بعين فيساعد خارج الإنسان إذا أتى التجاوز أنت الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم إذا جاب مع واحد بعض المعاصي الصغيره ولا الأشياء دي ما ينتبه لها ولا حفوات بسيطه يعني قد ينسى قد ينساها قد يخطئ فيها فالله بي يكسرها ما معاصي كبيرة لا ماونا فلا بيقول إذن على الثغائرة الأشياء التابعة الأشياء التي قد ينساها الإنسان الأشياء التي قد يخطئ فيها الإنسان هذا قال اتقي الله وحاول أن نفطي الله وأنك ما تعصيه وإذا هم جاء نفوه من تبهت تقول الله ربي بعينها ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ويغفر لكم كأن ما حصل منكم شيء الله رحيم إذا حاول الإنسان أن يطيعه وكل ما يستطيع ويعتني يتجنب كل المعاصي فان الأئمة إن الله بكل معه وإن الله بيأج ويخارجه من المشاكل ويهدي ويرزقه ويسهل رزقه وبيعلم الطريق ويغفر ذنوبه ويتفري سيئاته والله ذو الفضل العظيم يعني الله قادر على كل شيء فاحذر الفضل العظيم يعني قادر على أن يعطيكم إيه إذا أنت يعني إذا أنت مثلا في فائدة قادر على أن خارجك من المشاكل إذا معك مشكلة إذا معك مصيبة إذا كنت خائف فالله ذو الفضل العظيم قادر على كل شيء وعطاهه ليس له حدود فالمفروض أنك تلجأ إليه وإذا أردت والنجوء إليه يكون بتقوى والتقوى هي الامتثال ما أمرت وصارت ما حرم ويمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اذا بيذكرت يذكر نعمه الله على نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى المسلمين كان ينبه يعني عندما لان بما دع الرسول صلى الله عليه وعلى آله اهل مكه الى الاسلام خافوا الزعماء على مرافظهم كانوا يجعوا ما باي إذا انتسلوا قالوا خلاص باي جود إحنا مثل بادي الناس وباي المصالح ناو المصالح المادية خافوا ما رضوا يتلوهم ما أن انقى حرفوا حاولوا كيف خلصوا من النبي قال مرة اجتمعوا في دار النجوة مكان كان يجتمعوا فيه ينادي شو أمر النجوة صلوات الله عليه وعلى الله كيف قال مشكلة كبيرة جاء واحد يتهمل وآلاته وهي يغير عليهم العدائد وكل شيء فقال واحد انا عندي ان الحل ان احنا مزيد به ونحبسه ولا حد يتكلم احد ولا حد يقول لحد ما مش به جاء واحد قال اذا سوينا كذا يأتي أصحابكم هنا وراه يلاحظون وراه يجرون الناس يسألوا إيه خبره وكذا وينتجر ويحتاج عن طفل قال الثاني ها ما يقول لكم رايز. بدل ما نحبسوه يعني هذا الأول يحبسوه هذا قال يثبتوك وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك وهذه الرأي الذي قال يحبسوا. الرأي الثاني قال هلا نخرجه نخرجه من المدينة نضع به مكان بعيد وقدرنا <متحدث> شغلاته ما عادر يعني من ما, ما يعني لا داعي الناس أصحاضنا ولا عادهم وقدرنا شغلاته جواب واحد بعين قال غير نحنا إذا فعلنا هذا الشيء باي داعي الناس حالة ما غيرنا ويسجمعوا مدريكا ويصبحوا له كله وبايث يسجعيه وبايث يخير الأمور قال واحد ما أبلغ دخل نبتل قال تاب يقول يعني انبني هذه ما نزادته قال لا قالوا من أبو قال لديك وبعض اللي قلنا اكتشيه طانت واحد قال الله نبتله بطريقة ما يتبره يعني وهي ايش دار من كل قبيلة واحد ونخليهم كلهم يبتلوه يضربوه ضربة رجل واحد ويبتلوه وبني هاي جمعك تابري يقولوا هاي دارت للناس جمع ما عمي عم لديها هذا الرأي يا اخي واجه اتفقوا عليه إنما جتنوا عليه من كل قبيلة واحد ويضربوا رسول الله ضربه واحدة ورجع معه يتروم يطالبوا كتلة جبلية معه ما هذا حارب حرب الجبل على الجبل كله هذا ومكرهم ويعني يعني يعني إيه رسول الله قال الله وإذ يمكرون الذين كفروا ليس بثوكة أو يقتلوك أو يخليوك ويمكرون ويمكرون الله والله دارس بيسووا وابشر خططهم بان أخبر رسوله امره بايش بالهجره أمر الرسول بالهجرة وحرج من عندهم وعاشغلت كل خططهم ما حسبوا ان الرسول على السبب يعني لان متتفقوا في الاخير على قتل يمكرون ويمكر الله يعني يغير الله الامور ويكون ينتصر الله له ويمكر الله والله خير ماكرين يعني والله هو يعني هو الابدر ومكر الله ماذي المكر مكر ذا المكر الناس يعني فديعه لكن مكر الله ما يخليهم على ما تخطيطهم هذا مكر الله في الواقع ولا في الواقع ما هو مكر عندما يستفقوا على دخل النبي هو والله ما هو ابن ولا شيء خلها انت و لما اتفقوا حددوا موعد ورجع الله يخب له يخرج ولا ينجبوا هذا مكر الله بهم واذا ذكرنا عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين وهذا ايضا من الاشياء يعني يحكي لنا الله تعنتهم. كيف كان بسعنتهم. ينكروا تماما الشيء الواضح قال اذا تليت عليهم آيات الله في القران قالوا ما لعنا تسمعنا النبي مع الكلام جديد ينبههم وحاجة مهمه جور قالوا اوه اذا عندك لا بدنا نقول مثلنا نحن نقول لا ما بدنا وهو ذا يعني يكذب واضح مش كاي حين لا ما ولا ولم يفيد بني عندك الكلام هو مكتوب في الكتاب الأولين وحزاغ الأولين من هذا إلا أساطير الأولين أساطير يعني قصص أبلقى قال أص أسا... يسموها أساطير لأنها مصورة يعني مكتوبة قصص مكتوبة قال أكبر واحد جاء من بلاد الفرس معي قال قصات في أساطير أولي هو زي منهم ما ده لا نفهم وجاه ده نجيب من فيديو ما الله الحين يقول حجازي حق الأولين ما بشي وهي أثرت واثر الحجازي يعني لا مجال ما بجي فقال هذا نقول والله نشتين ذبر من جلمني ما بلا نبي لنا وذا كذب ما بعد يكون واضح ليش هذا نستطيع نثبت هو هذا مع هذا هو هذا هو هذا هو له بدنا هذا قلنا لا هو الدليل على ان بدهم لو هو لو بد بدهم هذا هو هذا هو ما, ما هو قال لو هذا هو هذا هو هذا ما هذا هذا لا هذا هو بدهم الدليل على هو بدهم هو هذا ان المسك سواء هذه بكل طريقه قاموا من حام ما دروا وايش يسووا حام قالوا بايبسلوه قالوا باياخدوه قالوا بايسنوه فطروا خلا يحاولوا ورجع حاربوا ديما بعدي ما عرفت بادوا وحوز يعني ما بده يعني حين يفكروا هذا الشيء يعني يقدروا تاخذوه منه لو كان قاعدين يقولوا كذا ويستنوا كلامهم كان يا أبو كلام مثل القرآن وإنسرعوا ومعني أمين جميعا لكن ما يستروا وش تنوروا إلى الطرق الصحبة أخيرنا القتال له أصدق أنهم عندهم قالوا ما بدنا ولا لو بدنا نحن نفسر لا بدهمهم أبلاً ما يستروا ودليلهم يمجل لدعوا إلى طرق أفعب وأشد وأكثر على هم قسلوا كثير منهم وسبللوا وشعب يعني يسافروا وودوا أموار وشفروا كل شيء وودوا يجي الآجي كتفه نبي مجبره مانا ما باستروا من يقولوا كانت هل هل هم يقوم هدى كلام ولعد مع هجبه لأنه تحجرن قال أبوه مجلوه قالوا هدى الجنب لأ ما بجنع يعني واضح أن نتكلم قال الآجي وإذا فلعليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لكم نامه هذا إنها هذا إلا أفاطين الأوئين وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء وإتناد عذاب أليم وهذا حكاية أخرى لتعنفهم وشدة تعنفهم ومعاندتهم قالوا يا الله إذا جاءوا إذا كلام محمد صد فأنا أقول فأرسل علينا حجارة من السماء حجار سهلتنا ولاجلنا عذاب هذي وش بيقولوا يقول له هذا؟ يشتو يتسوى الناس يقول الناس ينف معهم يقول لها ما أنا هم لأ لا يتأكدين أنه ما هو داع للناس يقول لها ما انت ناوتين يتدعون واحد يقول لها اي لا الله إلا هو لأنك كنت رأي واحد يبعي يا الله إذا كان واحد فنزل على يامتي بل أنك داع لي ما وحد ينف يده يحاولون الناس هذا يعني هذا الاعتقاد إنهم اعتقادين وظاهرين وتأكلين وما هو فهذا من الجحود يعني شدة الجحود ومبالغت في الجحود مبالغت في إنكار هذا الدعوة نحن واضح قالوا ما ما بشي والنكذ ويا الله عجل بالعقوب حجابه بس قال اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو إعتناد عذاب من أجل لأن إحنا واضح بين النكذ ما نزع هنا فأنا نشتو كذا لكن حكمة الله هنا ما يعذيهم يقول النبي محمد صلى الله عليه وعلى الله حين وعلى النبي بإجابة عز الله في أمنا خصوصاً نبينا محمد كان أمان للناف ما خلط الله العذاب على أمة محمد لأن النبي كان عادة هيش في موجود فيه قال الله يعني أنتوا يستحقوا العذاب لذا لا أصبحوا هنا يستحقوا العذاب لكن ما إن الله يعذبهم والنبي عذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنفسهم وكذلك وما كان الله ليعذبهم وهم التغفرون هذه الأمة أمة محمد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام امانه لأمة محمد أحدهما بالذات والآخر بالذات أما الأول فهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والثاني بس عندما الاستغفار عندنا لأمة, لأمة محمد هذا عبد بيجاد الأمان قال نبي عج الله العذاب قال أجي هذا الشيء أمان على محمد النبي والاستغفار النبي قد راح ماذا بيه الاستغفار لا أرسلنا إلى الاستغفار قال من إيش من عجل الله العذاب وهذا قال ووطلعني ومن هذا وما كان الله يعزبهم وأنجذين وما كان الله يعزبهم وهم يستغفرون. إذا بيستغفرون ما يمكن الله يعزفهم وإذا فين ما يمكن الله هاي يعزفهم. فلا إذا بيحس حس كبير على التكفار وعم دار مع الاستغفار وإنه بيرفع البلاء وإنه بيرفع يعني تعجيل العذوبة وفيه إنه يعني ويعني والله يعني بيذكر في أماكن كثيرة إنه بي يعني انه مستحيل يزد يعني حتى قالذي قال غوش استغفر انه كان لكن ذي قال فأحد العلماء قال سألو يعني شكا واحد الفجر إلى قال استغفر جواح الثاني شكا إلى إلى إيش قال جف قال ما إن أهمر ولا ما قال استغفر وشاف شكا إلى قال فدين ما أحمد. قال استغفر قال أسمع فين جاء قال كيغنت استغفر استغفر قال الله قال كدا. قال أبوج استغفر ربهم إنها كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار هذا اللي بترد المأه المأذن ويمددكم باموال هذا بأموال وبنين هذا اللي بترد العدل <تصفيق> إذا أنا زمان أبناء الذي بيعاني من أبناء والجد من الاستغفار الذي من الشدة والجذب والكذا الاستغفار الذي بيعاني من ضمير يكسرن الاستغفار إذا الاستغفار, الاستغفار حل بكلها مشكلات. لكن وهو هنا بيقوله هو يعني يعني هو للناس من أجل تأجيل العقوبة. ما كان الله ليعزبهم عن تفيم وما كان الله معزبهم من مستغفرون. إلهما. فيصل العبد. والسلام عليكم السلام عليكم. الشيطان بجيم السلام عليكم رحمه الله وسلمه وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. من سوره الانفال الايه 34 وثلاثين سبحت واحد وما لهم الا يعذبهم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فجوغوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفكونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليزميد الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله فيه جهنم أولئك هم الخاسرون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 نعم المولى ونعم النصير نقول في الآيات السابقة في الدرس السابق قلنا رأكم حكى الله تعنت المشركين وتعنتهم في محاربة هذا الدين والدعاء بطلانة حتى قالوا اللهم إن كان هذا هو الحكم عندك فامطر علينا حجارة من السماء قالوا يا الله إذا هذا الدين حق فلنا حجارة مطرق أمطر علينا حجارة من السماء ولا أتناه بعذاب أليم يظهروا أمام الناس انهم متاكدين أن هذا الدين باطل ما هو لا يعني ما هو الدين باطل فقال وما كان الله ليعذبهم وانتبه ما يمكن ان الله يعذب هذه الامه وعاد النبي فيها وكذلك ما يمكن يعذبهم عاد يستغفروا وهذا من النعمه أن عامله هذه الامم هذه الامه بقيه الامم كان انزل الله عليها سخط بعضهم جلم صاعقه بعضهم ريح بعضهم يعني حجار وبعضهم والله قال على هذه الامه قال ما يمكن الله يعذب هذه الامه عاد النبي فيها ولا يعني به أمر النبي والاستغفار ما يمكن يعذب الله عفه عبده هذه الأمة واحد منهم لكن لا يعني الآن قد رفع النبي بقينا بقي معنا الأشي الاستغفار لو يترك الاستغفار لا يمكن يحل على الأمة هذه الحلا المهم ان ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون يعني قال ما الله يعذبهم وعدل النبي فيهم ولا عاد احد بايستغفر ولا عاد بايصبر يتوبو ما هم استحقوا ما معنى انهم ما يستحقوا قال وما لهم الا يعذبهم الله ما يعذبهم ربي ما هم هم ما هم طلبوا ورياءنا جاء لهم حجارة. لا, لا لا عندك قالوا واحد في قضية معينة. هذا المشركين عندما اجتمعوا قالوا للنبي كذبوا وبيحكون الإسلام مع عن النبي. عندك في قضية خاصة بواحد. إيه لك ما إذا نهشينهم طلبوا يعني قالوا لنا إذا كان الإسلام كل حد نجي عليهم حجارة هكذا. كده عند الجلواء ما كجل وما دان الله عز وجل يعذبهم وانتبههم نفى قال ما يمكن لين لعنا الله والنبي بهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله يعني يعني ما يقدروا يستحقوه ليش ما يعذبهم رب يعني يقدروا ما الاستحقاق بده يستحق بالعذاب وكيف ما يعذبهم الله وهم يصدون اي وما لهم الا يعذبهم الله يعني قد يستحقوا العذاب لو ما بلانهم عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام يمنع الناس يمنع المؤمنين كيف كان بآذوا المؤمنين وكيف كان يقتلوهم وكيف كان يعذبوهم حتى اضطروا الى الهجره الهجره هاجروا ما كانوا ما استطاعوا ان الى المسجد الحرام هؤلاء لهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه ما هم اولياء للمسجد ما هم اصحابه ولا هم اولي الامر في المسجد ما لهم الحق لأن ما يعني لأنهم تولوا اشتي كان الله ينبهنا هنا السيطرة لاقي السيطرة على المسجد ويتمكنوا كانوا ما يقدم يعني يقدم أولياء ما هي بالغلبة هي بالأهلية وبالكفاءة وبالصلاحية وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ما هي أولياء المسجد هم المتقون. هم الصالحين واذا فيها دلالة لكن يتفاخر أي أحد بأنه إيش متولي على المسجد وهو قائم بالمسجد اولياء يعني ما له الأولايات لأنه ما قدوا ولي المسجد لأنه قائم به أولياء هو أو إلا المتقون الحين الآن.. عندما يعني, يعني ما قدوا يتحججوا بها أي ناس في أي وقت لا خصوصا المسجد الحرام أنه يتكلم عن المسجد الحرام قال ما, أولياء؟ ما هم أولياءه لأنهم يفتخرون وبيت... انهم, حما... إنهم قائمين بالحرام وي... ويعتبرونهم يعني أهل له وهم الأولياء ويمنع الناس قالوا ما لهم الحق ولا, هم ولا لهم يعني ما أمر المسجد الحرام إليهم إيه أن أولياءه إلا المتدين ضروري التقوى في في ولي المسجد اذا ده قاعدة الناس على يعني مدى الزمان ما هم بلا في وقتهم إلى الآن ما هم أي واحد يتولى عليه نقول خلاص نقول الولي ونقول أهل ونقول الناس يمتثلوا له لا ضروري يكون فيه تقوى إذا ما بالتقوى فما لحق إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه هذا الذي يشتونهم أولياء المسجد الحرام ما كانت عبادتهم إلا لعبة كيف كان بيصلوا كان, كان صلاتهم مكاء وتصديه مكاء يعني تصفروا وتصديع يصفروا ويدور، يصفروا ويطبقوا يعني تصفير وتصفيق هذا ثلاثة يدوروا على المسجد يعني أكثر الأعوض يعني مهم يعني مبلغ لعب بعيدين أن يعيش توجيهم أولياء على المسجد الحرام وما كان صلاتهم إلا مكاءا وتصديع المكاء هو الصفير تعب قلوب الطائر باسمها المكة لأنه يصفر إلا مكان وتصديه يعني وتصفيق فذوق العذاب هذا روي عن إمام ذهد أن التصديه يعني التصفيق والمكاء يعني الصفير فذوق العذاب بما كنتم تكفرون يعني العذاب في الدنيا لأن الله يعني يجعل لهم عذاب في الحروب في معركة بدر والأحزاب وكثير من المعارك ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله قال الكفار ينفقوا أموالهم ويصرفوا لصد عن سبيل لكن ما هنا فعلهم ايش يصدوا عن سبيل الله ويمنعوا هذا الدين من الانتشار فينفقوا الاموال الطائله وشجعوا الناس على الحرب ويدي كان بحظن بيجي ينفق يعني الابل انحرم ادري كم للمقاتلين ويتفاخروا عند الناس و سيوفكال ويتهل... هؤلاء الذين ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله ما هم مستفيدين ما يحاصل لهم ايش بغيتهم فسينفقونها باينفقوها ثم تكون عليهم حسره ولا لهم منها من فائده مبلغ يجي عليهم حسره واسف ويعني وغاب لانهم ما هم مستفيدين ما هم ناجحين ومبلغت يفلسوا اموالهم وبايضا فستكون عليهم غافاش فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره اذا اي اذي بيحاول الذي انفاق المال في الصد عن سبيل الله ما بينفع ما بلا بيخسر ماله وبعد ما يخسر ماله الذي هو يعني محبوب عندي جدا عبايه لنا مشكله انه ما ينفع ما نفع وبايت جذر على احيانا يكون الضرر معه مبلغ ذوي الضرر هو من من من ذلك العمل، فسيكون فسيمفقونها، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، وجاء يغلبون بعد ذلك ما زود يعني ويهزموا في المعارك والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وبعد ما يغلبون ويقتلون ما هو يعني ما هو يكتفي يعني يمكن يصل إلى هذا الحد وبس، بعد ما يغلبون يهزمون برجع يخشرون إلى الى جهنم ليش يشره إلى جهنم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا نبينا الله ان الله باحشر الناس ليش الله بيجي يوم اخر ليه لنا يتميز المحق من المصل يتميز الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب يبين لأن, لان في الدنيا بيخلي الله بين الناس يخلي القوي يظلم بكثير من الاحيان كم من ضاغط يظلم ويتجبر ويظلم ويرجع يموت وذاك وكم من واحد يقتل ويظلم ويعذب وي يعني ماله تنهب ويموت يعني يكافر. يعني بعضهم قالوا كان, كان بعض الناس بعض العقلاء بيعرف ان هناك يوم آخر ولا قد أخبر الله بأنه به يوم قيامه قال أكيد به يوم قيامه لا ما هو معقول إنه هذا يظلم ويسوي كل شيء وهذا مظلوم ولا يتناصف يعني ما هو من العداله ضروري يوم يجي فيه إنصاف للمظلوم من الظالم فهو ذا هذا اليوم ذي قال أنه بيرجع يجي ثم إلى ربهم يحشرون أو إلى جهنم ثم إلى أيه وإلى جه يحشرون ليميد الله الخبيث من الطيب كل واحد يستحق ايش مقابل عمله الخبيث ياخذ ايش جزاء والطيب ياخذ, يعني يأخذ ثوابه ليميد الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض يصور كيف يكون الخبيث في جهنم اعوذ بالله يعني لو ما بلا كله حين كل واحد فيهم رائحة كريهة وتعب ويرجعوهم بيديهم بهم رجم كذا بيداح فيهم ناس فوقنا يعني باجو جهنم ضيقه عليهم لا يحطون ناس فوقنا يعني تخيل الحين حيزو ناس في في قرفة لا كيف معي هذا ما في جهنم ووش وعذاب وكل واحد يصيح من الثاني متراكبين واحد فوق واحد يعني عذاب يعني شديد يعني, جمعهم يعني مشركين مدريكا مكفار مدريكا معذبين كلهم ويعيش وي... ما يكفين العذاب حقيقيهم يجعي يراكب بعضهم فوق بعض ليميد الله الخبيثة من الطيب ويجعل الخبيثة بعضه على بعض شيء ما يستعمى مكان من ضيق المكان فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرين هذا خساره خسار السلك. هذه دي خسارة صد أي خسارة في الدنيا ما هي شيء لكن هذا دي خسارة هذا دي قالها خسارة لأن ما أبعدها خسارة دائمة ولا يمكن وما يمكن تلافيها مثل الإنسان إلى جهنم وعذاب شديد وزحام وضيق ورجع بعد ذا كله ولا ي... ما يمكن يتخلف عنها العذاب وخلاص اذا ورد في جهنم ما عاد يمكن يخرج منها ما كان الأمر. ولا هو ليس ألف سنة مئة ألف سنة مليون سنة لو كم يبكي كما يبكي لو ينسى الدم لو ليه... يعني هذا يعني هذا أشد خسارة يعني باقي الخسارات ما يجي بالنسبة لهذه الخسارة قال هذول ليحمد لهم يعني أي خسارة ببالنسبة لهذه الخسارة ما يجي ولا يكونوا خاسرين خسروا بأن وقعوا في عذاب جهنم وعد بخسارة ثانية من فاتهم نعيم ما يعني نعيم ما له مثله نعيم بينا قل للذين كفروا ان ينتهوا يقفر لهم ما قتله وان يعودوا فقد مضى السنة الأولين يعني بيخاطبهم ويحذرهم إذا بدهم يبطلوا ويتركوا عادات هذا الدين ومحاربة هذا الدين يتجاوز عنهم ويقفر لهم ما ويدخلوا في هذا الدين ويقفر لهم ويدخلوا في هذا الدين ولا عليهم فيه إني أنت هو قفل الله ما رست له عد فيها لو ما بلّع يعني لا يعتقدوا لأنه قال قبل يوم ذل الله الخبيث من الطيب وجعله في جهنم ولا يكمل خاطر وقال قال والله كفروا إلى جهنم ما يخشرون عشان يقولهم هذا المصير أبدا إيش بثلاثي هذا الخسارة يمكن تلافيها والمصير إلى الجهنم يمكن أن منه ذا عبا لا يقدروا انهم خلاص يعني يقدم هالكين هالكين مع معهم فرصة قال إذا بدأ يرجعوا عبا قل للذين كفروا أياً ذا يغفر الله وهذا فيه أيضا فائدة لنا وعبره لنا إن الله يقول الكافر ذا بدأ بطل يغفر الله له في حين إذا بد لكن حق واحد ولا شيء فيذبي النبي يرجع تبي خف تبي ربي على الكفر حتى المؤمنين والمسلمين في الأوله نبي يسبق ان واحد ويسلك المعاصي وراء الله ضاعف له قل للذين كفروا إن ينتهى واغفر لهم وفعلا ما قتله وإن يعودوا إن يرجع وإن عادوا إلى محاربة هذا الدين وإلى هذا الدين فلقد مضت سنة الأولين إيش يعني مضت سنة الأولين هي ب يعني قد مضت قد درب عادة الأولين وهي إيه إن الله بيسلط المؤمنين على الأشرار يعني إن الله باقي ينسجم منهم وإن الله باقي يعذبهم في الدنيا قبل الآخر ويرجعوا هذا سنة الله إنه رجع بيظهر الأشرار. المؤمنين يظهرهم على الأشرار فإذا بدهم ينتبهوا ويرجعوا خلاص يغفر لهم ما الثلاث وكأنه لم يحصل شيء منهم ويرجعوا ويدخلوا في هذا الدين وخلاص وإن أجد وإن رفضوا وعادوا هذا الدين ويستمروا في محاربته فقد مضت فلا يستمروا على العادة ولا يجلهم حرب وعذاب شديد في الدنيا وتنكيل بهم وهذا سنه الأولين يعني عادة الأولين وهي الأيش إن الله بيصلط عليهم عذاب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذا الأمر المسلمين والمؤمنين أمر الله بقتال هؤلاء الكفار والمشركين حتى لا تكون فتنه لأنهم كان يفتن المؤمن كان بيسلطوا على المؤمن ما بيخلي حدا يدخل هذا الدين ويعذبه ويعني يحرموه. حتى يكفر بهذا الدين فكان يعني بيفتن الناس عن هذا الدين يحاولوا يخرجوا عن هذا الدين, عن الدين. قال لهم لا يفتن الناس حتى لا تكون فتنه فأعزب الناس يشغلهم حين يدخلوا في هذا الدين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلهم لما يجد الدين كله لله لما ينتهي أي أي لما ينتهي الكفر والإلحاد إذن هذا يفيد أن يقاتلوا حتى ينتهي الكفر ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير إذا تركوا وقالوا خلاص يلا أرضوا فهم والله داري ما يمكن يعني أن يبحقوا على ربي ولا يغالطوه لله بما يعمل من بصير وعارف بكل شيء ولن يفوته شيء والله بأي ياشد ولا أمرهم وإن تولوا إذا قالوا تماما وإن تولوا وإن رفضوا ما رضوا يأيش إن عن المحاربة بل استمروا في حرب الإسلام وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير إذا رفضوا ترك الحرب واستمروا في حرب الاسلام وحربكم فادروا ان الله مولاكم ان ربي صاحبكم يعني انكم لا تخافوا ولا تاخذوا وثقوا بانكم المنتصرين اذا كان الله مولاكم صاحبكم هو اقوى على بيئه ما يحل دون قدره الشيء فعندما تبالوا فاذا صروا على قتالكم فعلموا ان الله مولاكم يعني جاهزوا يدرون ربي معكم نعمل مولاه ونعمل النصير ما به مثله احسن صاحب واحسن ناصر يعني ما يخفى على شيء يدرك كل شيء ولا يعجز عن شيء ويستطيع كل شيء فانتوا عايش ما بالله وبيسمع ويدري ما يفوت شيء فاذا اركنوا وطمانوا على عليه به وهذا ايضا ينبهنا أن المفروض ان المؤمن والمثلين حين يقاتلوا اعداء الدين يعتمدوا على ربي في قتالهم ويدرون ربي أن الله معهم في 2000 يقال أن الله مولاك يعتمدوا ربي معهم وهذا يصبروا وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن إلا يخمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن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 ليهلك من هَلَكَ عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التكيتم في أعينكم قليلا ويكللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور فاعلموا أن ما غلمتم من شيء فأن لله خمسه قال في أول السورة يسألونك عن الأنفال واتفقنا أن الأنفال عن الغنائم والأنفال لله والرسل لكن قلنا لكم معنى ان لله وللرسول يعني ان امرها الى الله والرسول ودي تصرف فيها يعني لا تنازعوا فيها ولا تتصرفوا فيها ولا تدلوا باي راي فيها يجعلوا امرها الى الله والرسول يحكم فيها بما ما اراد وهنا بيخبرك كيف اراد الله وكيف حكم الله وقال نعلم بهذا الامر قال اعلموا اننا اعلمون لاحظوا اعلموا يعني امرنا ان نعلم بهذا الشيء وعد توحد عليه يعني اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا إلا خمسه اعرفوا هذا وتيقنوا ان أي شيء تغنموه يدرون لله خمسه فهذا يعني أمر الذي يعلم الإنسان ويتأكد ويذكر ولا يحب لا يكون في شك ولا يكون فيه حسرة ولا يكون فيه تردد في هذا الأمر أنه إذا غنم شيء فانه يخرج خمسه ضروري واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان الا خمسه وللرسول هذا الخمس هذا يخرج من اي غنيمه وتكون لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكن لاحظ ان كنتم امنتم هذا يعني خطيره اعلموا اذا انتم مؤمنين بالله ان كنتم امنتم بالله فاعلموا ان الخمس واعي يعني كأن الشيء من الإيمان انك تعرف هذا الأمر وتثق به، فيعني في لا لا يشك الإنسان فيه ولا يتردد فيه. إذا أنت مؤمن إن كنتم واضحة إن كنتم آمنتم بالله، فعلموا أن إيش؟ أنما قنتم فإن خميسا ولله والرسول إلى آخر. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان إذًا آمنتم بالله وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وش يعني يوم الفرقان يوم ال... يوم بدر الفرقان هو يعني عباره عن النفر كانه قال ما انزلنا على عبدنا يوم النفر يوم فرقنا بين الحق والباطل يوم ثبت الحق وظهر وايش وبطل الباطل يوم تبين للناس الحق لإنه في يوم بدر كان ظهر الحج بشكل كبير انتصار قل مستضعفين قليلة العدد قليلة على العدد يعني العدة قليلة معهم وظروفهم صعبة وما بدهم مدربين ولا وأماك مكانهم فاتر وبعيدين عن الماء والدولاء في أماكن يعني قريبين من الماء وقد منعوا باقي يعني مع مثل ما ينشي عندهم والدولاء اماكن ت يعني صلبه بهذي مع الكفار وقال لك أرض راقية بت يعني يستاغط واحد فيها تدل في رجل في وقلنا وشده وعطش وقله وكل الظروف ورجع ينتصر المسلمين فيها ويأيدهم الله قلنا بالآيش بالمطر وكيف حول الله الظروف إلى صالحهم وقال إذا أنتم مؤمنين بالله وبالنصر الذي حصل يعني وما أنزلنا على عبدنا في يوم النصر أنزل الله يعني ما أنزلنا عليه من الآيات من آيات القرآن وما أنزلنا عليه من الآيات العجيبة ومن الم... يعني تأيده في قال بعضهم كان بيرصيوف ما بيرولها ما بيرها ما حد بيرسل قامت راسه يعني هذا يعني يخلي واحد يتجن ما يعني ولا أي فصل وأيضاً إنتصارهم قليل وذاه ينتصروا على المشركين في <تصفيق> وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وشو يوم الفرقان؟ قلنا لهم يوم بدء يوم الفرقان. يوم الفرقان عن النصر والتفريق والظهور الحق وإيش؟ على الباطل. قال يوم الفرقان يوم اتقال جمعان. الجمعان جمع المسلمين وجمع إيش الكفار. والله على كل شيء قدير. اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم لحد تذكر في يوم الفرقان في يوم بدر اذ انتم بالعدوه الدنيا وش يعني العدوه يعني الشاطئ الجنب الجانب لان كان ال يعني كان الوادي خارج المدينه الجهه هذه يعني طرف الوادي جنب الوادي ذي فر المدينه هو الجنب القريب هذا الجنب الغربي والجنب الاخر الجنب البعيد هذا معنى فانه قال الجانب القريب والجانب البعيد فالعدوه يعني الجانب العدوه الدنيا الدنيا يعني القريبه يقولوا اه اللي قريبه من المدينه يعني هذه في جهه المدينه وهم بالعدوه القصوى يعني الجهه او جانب الاقصى البعيد بيقول لك اقصى بعيد وادنى يعني قريب اذا العدوه الدنيا كان قال الجانب الاقرب والعدوة القصوى يعني الجانب الابعد من جهة المدينة أنتم في طرف الوادي صل المدينه هم في طرف خارج المدينة كانك قال كذا إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب يعني حين تجمعته يعني لأن الله سبحانه عندما يريد أمر يسوق الأمور يسوقها لما يحصل هذا الأمر ولا ها ولو نيجي ننبوه كيف ان الله بيسوق الى ان يحصل هذا الامر هنا اراد الله اني يجتمعوا وانهم يتحارموا وينتصروا مثل ولا يعني كيف يعني ما قال ما كان بينهم اتفاق ان يتحارموا قال لو كان بينهم اتفاق هذا ما بنحصل من يتخلف ناس ولا ناس يروح كذا وناس يروح كذا وما, وما حصل الاجتماع والحرب وانتصار الاسلام لكن الله سال خله يعني عندما اتت القافله لما كانت القافله تمر من عند المدينه ذاهبها إلى, الى مكه والمسلمون ارادوا ان يخرجوا لاخذ هذه القافله وابو سفيان كان على القافله ارسل الى مشركين مكه يقول لهم غيروا على قوافلكم على تجارتكم وأموالكم وهم قالوا وتقاموا وتحمسوا وخرجوا للقتال ورجع وأبو سفيان جاء أقول لكي طريق ثاني يضيط القافلة ما يصل عنده الله سبحانه ما يشي القافله للناس قالوا مني تصل عندهم لكنه يشي الله يجمع معهم ورجع الجيش جدوا خارج لما قد بأسروا قالوا ها قد دروا لنقذات قالوا ما عب الله ولا يالله يجي قتال وفق الله الامور وساق وخ... سا... الله الامور و... الى ان ايه أش... كلمة ما هنا في دهنيه بطرف والوادي هم بطرف يعني حرف اذا انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب باسفل والركب بعيد منكم اسفل قد... مشاع الركب جاء القافله القافله هذه فيها تجاره يعني ما كل واحد يشعر يعني كان ما ايه ولو تواعدتم لا في الميعاد لو جاوبت واحد وبدقعنا فرج كذا ورجعنا تكسر ما كذا وناس الظروف ولا ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا فعلى الله هذا الامور وساق الامور الى هذا ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بين يعني ليقضي الله امر كان مفعولا وهو انتصار هذا الدين وهزيمه المشركين وظهور الحد أكثر من انتصار العسكري ظهر الحج يعني ظهر ان هذا دين حج وظهر أنهم على باطل يعني ما ظهر من يعني في, في هذه العرب قال يهلك من هلك عن بيه هنا معنى يهلك يعني يكفر الهلاك معنى الكبر ويحيا يعني يؤمن قال الذي يكفر يكفر هو دار متاكد متأكد وذي يؤمن يؤمن قدو متأكد بعد هذا المعركة الذي يكفر ويستمر أو يكفر يعني قدو يعني كفر عن بينا ليكفر من كفر عن بين ما عزنا يعني فكذي يعني من باب إظهار الآش الحق للناس يجلن أي واحد يكفر يكفر ويكفر وعض حق يعني قدو داري بالحق ليهلك من هلك عن بين إذا معنى الهلك يعني الكفر ليكفر من كفر على بين ويحيى من حي عن بينه ويؤمن من امن على بينه كل واحد متاكد ليهلك من, ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا يذكر في هذه المعركه في بدر ان الله راى ان, إن الله ارى رسوله المشركين قليلا او اراه ان ينتصر انتصر عليه وخبر لهم إنهم بيعنتصر ورجعت تشجعوا إذا يريكهم الله في مناك في منام تقلينه يعني أخبرهم بنتصار يعني كأنه رأى إنهم بيعنتسروا على إيش على الكفار ورأى قلة في المنام طاهم قليل فحين أخبر المسلمين بهذا الشيء قالن إحنا بعند القاناس مقلين ما رأيت الله كذا وكذا تشجعوا وما حد يعني وذيفه هذيهم رقلوا ذا ما حد شجع ابعد الخوف منه يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكم كثيرا لورانتم في فالمنام كثير ان البعض من فراخه من راح بعضهم يا وبعضهم وهذا لما يي نزاع او خلاف ولو أراكهم كثيرا لفشلتم انكم من تفشلوا تيفش يلا مع وما أدري ناس يقول كذا ناس يقول كذا ناس يخبصة ناس يقول ها ما بالله نرجع وناس يقول بلا نقدم ناس يقول مكاننا هنيه ناس يقول منا ما ما جاهزيه وناس يقول ما وش هلا جمعه ناس ورجع لما اشترى الناس يدفعه لفشيلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم ما را ما خلقكم تروم كثير وهم كثير هذا شيء عجيب خلهم يعني إن جم بجعله مرا يوم لاحلمي كله أمير ها نعم هو في المنام تمام غير لكن حين أخبرهم وش بعدين شجعوا وخرجوا هذا واحدة قال ولكن الله صلى الله عليه ما خلاهم ما يعني بأن جعله يراهم ايش؟ قال إنه عليم بذاك وداري بكم يعني جا فيهم يكون هناك من يكون هناك من يكون يدري واحد يكون هناك بعض الناس بعض بيبالغوا. فيه كان فيه حد رسول الله ما هم من يكون في كيف كيف. من يكون هناك من يكون هناك من من يكون من يكون هناك من يكون هناك يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من يكون هناك قال إن الله عليهم بلاس السطور جالي وشفيه لو قال لكم كثير إن بعض الناس باي يقول كذا وبعض الناس باي يتحطوا بعض الناس فهذا يشتير إن بعضهم يقول لا بيقدر النبي كان في عهد رسول الله ما كان مثل الملايسة ولا يمكن واحد منهم يخطي ولا يمكن من الصحابة يقول, يقول الصحابة ولا تقول فيهم كلمه ولا هثاب ما هم حاجة هم سائم بشار مثلنا ويسبر يخطوه ويسبر يسيبه وهم مكلفين مثلنا وبينها في غازلهم منهم مثلنا ما إذا كدوا صحابهم خلاص وقالوا بيها بوز المجابر كلها لجل معه ويها ويجل أصحابهم لحد يقول فيهم شيء كأنهم قدموا صحابه مع ذا حد يجابر فيهم مع أنهم قد تسووا أعفاد أغفره يوضح لنا ما قد أصحابه إذا قد أذي كد آمنوا برسول لحدهم وقالوا يقول. إنهم إنه كثير من إن بعضهم يتراخوا ويأتي مشاكل ويأتي تنازعوا يعني ورسول الله معكم حميثة قال ليش ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور ذات الصدور يعني خصايا وكفي نفسك وكفي نفسك وكفي نفسك وكفي أنت عليك وكفي ذي بات تسبروا عليه وكفي ذي بات تسحطوا منه وكفي ذي بات تجبنوا منه وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ لِتَقَيْتُمْ في أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهُمْ هذا واحدة الثانية المسلمين بأنفسهم أثناء المعارضة بيرل المشركين قليل. قالوا ها يعني ما بخله يعني ما ضربن قلب حسن لكن عاد عجيب النقال قال وهو المشركين بيرل المسلمين قليل. قال ها وزعد قليل. يقال لكل واحد اي واش ما ادري المسلمين يعني ما خلاك دو سبع مثل مين ولا قالوا يعني مثل الكفار وهم بيروا مثل مين قالين يجلي بده مو هم لا يعيد لهم يجلي تصافر ربي يتلاقوا خلا كل واحد على القات ثاني لما وصلوا بالمعركه لا والكفار بيدروا مثل مين مدري هذا ذي هذا يعني لحظة بس، والمثل من ما عاد يدرهم قليل، بديل الإسلام، مثل من القوة تياخ وال والعزم والكفار يجي عليهم الاضطراب ويخافوا رعب، لكن بسرعة يقول أول مرة في البداية يقول ويقللوا كم في أعينهم لجلس لجلف لجلهم ييجي عزمه، يعني ربي ييجبه لا لا خلاهم يرون المسلمين كثير باي يقولواها برجع بيرجع ترى مدلل لا ما بدعوا في المعركة لا حين راهم كثير وبأياس دل على ذا قال يرونكم لا مثل رأي العين قال يرونكم مثل أيهم رأي العين يروكم منهن مرتين ما جاهم لثلاثة يروح جا يروهم مثل يروهم حول ألفين هم رجال الكفار ألف والمسلمين ثلاثة مئة وال رجال الكفار لما بدأ دخلوا نشيبوا فيها لا يبغوا يرى المسلمين يرى م هذا إذا التناقض بعضهم بيقول كيف ذا المجبر يعني إنها قال في آية ثانية إن الكفار بيروا المسلمين مثله مثله مرتين وفي تلك الآية بيقول إن يرى المسلمين قلل ما قالوا يقلل لكم في عينكم ما يقلل لكم في عينهم هذا اللي يجمع بها واحد ان المرأة يجلل لكم في عينهم تبدأ المعركة لما بدأت المعركة الله لكم بيروكم ايش مثل ايهمك وظاهر انه يقول اي كأن الله يعني أر... يجي الأراضي اللي ايش اللقاء وَإِذْ اذ إِذْ وهم فِي فغيتم في وَيُقَلِّلُكُمْ فِي قال لي يقضي الله الامر كان مفعولا يجب تقول انت تردين ايش انت الحق على الباطل لان الامر كان مفعولا لا بد ان يحصل صار الحق وإلى الله ترجع الامور اذا المفروض ان الامور كنترجع الى الله يدري واحد إن الله الذي يسوق الامور الله يعني يتكل على الله ويعتمد على الله ويعتمد على الله أرجع امرك الى الله وايش يدري انه الذي بيسوق الامور وذي بيتصرف الأمور يعني يعتمد على يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون امر الناس المؤمنين اذا لقيوا فئه تكاتلون فانهم يثبتوا ولا يفر منهم يعني هذه يفر عند مخالف لاوامر الله ما عزها مثلها اختيارها اثبتوا امر واجب على الناس وقالوا مضفئة سابقة انها في فر على غضب من ربي قال فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ويكثروا من ذكر الله وهذا بيسبب لكم النجاح والنفع واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذا هذه الاجيابه تؤدي الى نصركم كانه يقول انكم لا احد يهرب منكم وإنكم ايش ما كنتوا تهربوا اتبعك وايضا ذكر الله كثيرا اذكروا الله كثيرا وصير يعني بتخلي واحد بي لانه عندما تذكر الله وتذكر قدرته وتذكر عظمته وينعام عليه وانه المفروض تطيع في اي شيء وش باجي انه باجي يوم اخر ويجي جنة ونار وإنه بأيجي لك كذا إذا سويت كذا ما عادك مبالب عندما تذكر ربي وتعرف ربي بس ما عادك مبالب شي وتشجع لكن هذه يبتعد عن الله ويلهي عن المعاصي بيجيه جبل فاذا ذكر الله يكثر واحد من ذكر الله حتى التلفظ هذا لأنه يفكر في هذا الأمر قال إيش واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لعلكم تنجحوا في مهمتكم وتنتصروا واطيعوا الله ورسوله ايضا هذا يعني كأن الله بيرشدنا إلى أسباب النصر الثبات والإكثار من ذكر الله واطيعوا الله ورسوله والطاعة لله ورسوله وعدم المعصية لكن يفرط واحد المعاصي تجلب لكم الهزائم اذا انتم تفلحوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واطيعوا الله ورسوله اطيعوا في كل ما امر به واتركوا كل ما نهى عنه الله ورسوله وكذلك هذا بالنسبه في حياتكم العمليه وايضا في المعركه انتم ما امركم بشيء اطيعه لان التخلف عن اوامر رسول الله هذا بتادي الى الهديه وقفعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فيما بينكم لأن هذا أيضا من أسباب النصر عدم التنازع لأن اذا تنازعوا الناس بيفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريعكم قوةكم تنتهي إذا تنازعوا كل واحد معه رائه كل واحد حق اشتري رائه ويتخالفوا كل أحد قال هذا بيدي لها انكسار شوقتهم بيحهم قوتهم وأهبتهم ودولتهم بعد تنتهي إذن حتى يعني حاولوا أنهم لا يختلفوا لو أدى يعني فلذا بي المفروض بها الدياذة كنوا يعملوا على ما قال. لا يجي كل واحد بهرأي ولا تنادعوا فتفشلوا وتذهب عليكم واصبروا وهذا من الإرشادات أذن للحر الصبر اصبر وهذا الصبر بيأتي الى النجاح في أي عمل حتى من المشركين كما صبروا على شيء دعوا معلبين جحوا إذا نعرف إنهم حين تصبروا، إنهم ما تأيذ بعدن تصلوا حتى إن في في آل عمران أمرهم قال صابروا ما وصبروا يعني حين يصبروا يصبروا زيادة عليهم صابروا يعني يغلبوهم بصدق إذا صبروا يصبر أكثر منهم بماذن تصلوا إذا يصبروا إن الله مع الصابرين الذي يصبر فالله بيكون معه ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويسدون عن سبيل الله والله بما يعملون محير يعني كن أعمالكم لله وخروجكم لله وأكثروا من ذكر الله وتجنبوا المعاصي ولا يجلوا أنتم أبلا خرجتوا يجلوا ايش عند الناس ويرناس يتدحوكم ويقولوا ذولا شجعان ذولا قياب ذولا كذا ذولا مجد ايش لا مبلاجي الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطلا الحين خرجوا من مكه في المعركه ب بدر خرجوا وهم المغنيات والذين بيضربوا على الطبول والزغاريد واللي يجوا بيعندك الابل ينحرموا دري على كام واسمع الناس يمعهم وي قالوا يشتهر عند العرب يدرو الشم ورجع قال هذا يجئ انتوا زولا بطر استعمال النعمة في غير ما أراد الله وتجبر بطرا ورئاء الناس قلت يرون الناس وشم معله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويسدون عن سبيل الله والله ما يعملون محيط والله عالم بهؤلاء الذين يحاولون يعني فيهم بطر ومرائين ويحاولوا سدوا عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. محيط يعني مدرك وقادر ومتحكم ومسيطر على الوقت فما يمكن ينجحوا الا هم بسم الله الرحمن الرحيم وكله الصواب لكن يقول عبد الله, أحمد الله. أحمد الله. أحمد الله. أحمد الله. من الشيطان باسم الله الرحمن الرحيم آية 48 من سورة الأنفال صفحه مائة وثلاثة وثمانين صفحة مائة وثلاثة وثمانين لهم الشيطان أعوذ بالله من الشيطان محمد سيدنا محمد الشيطان وأعمالهم، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس محمد سيدنا لكم، فلما محمد سيدنا محمد سيدنا على سيدنا وقال إني بريء منكم. إني أرى ما لا ترون إني أخاه الله والله كبير العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرى أولئي دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم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 الله يزين لهم الشيطان وأعمالهم يتكلم عن الكفار وعن المشركين قال الشيطان بيخليهم يعني بيزين أعمالهم يعني يرى أعمالهم حسنة ويرونهم في عين الطريق إنهم في أحسن طريق ويشجعهم حتى أعمالهم ال... حتى أعمالهم الإجرامية رؤيهم على رسول الله ومحاربتهم رسول الله يعتبرونها يعني زين الشيطان اعمالهم لما تديروا حرب رسول الله انها من, من الاعمال الحسنه ويشجعوا عليها ويتشجعوا عليها وهذا من تزين الشيطان زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس ويشجعهم على حرب المسلمين يعني حتى النبي يوهمهم ويخليهم يعتقدوا إنهم أيش، ما حد بيعغلبهم، يعني خصوصا في يعني في المنطقة هذه كان رسول الله فيها، صلوات الله عليه وعلى آله، يعني في القبائل ويعني من ضمنها القبائل ورسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وصحابه المسلمين، وقال الشيطان بيوهمهم ويخليهم ما يعتقدوا هذا الأمر، ما حد غالب لهم. ويخيل لهم يعني لأن عددهم كثير وعدتهم كثيرة وهم اقوياء يقول يعني هم في يعني فيهم يعني شجعان وفيهم ناس قوات متمرسين وفيهم أبطال قال خلاص ما عاد عليكم انتوا ما عاد حد بيغلبكم انتوا قد ملكتوا القوة وملكتوا العدد وملكتوا قوة في الرجال وفي السلاح وفي كل شيء هذا الشيطان بعضهم يعني اختلفوا كيف زيّن الشيطان بعضهم قال أنها إن الشيطان صور في صورة إنسان وبيحذروا مجالسهم وذكروا شخص ما اسمه ذكروا شخص معين صور الشيطان في صورته وحضر يعني وحضر هذا الاجتماع ويحرضهم يعني بيحرضهم. وبعض المفسرين قالوا لا ما بل الشيطان بيزين لهم يعني بوسوس لهم لكن الظاهر انه تمثل في صوره صورة آدم لانه في تكلم عن, عن يعني بكلمهم قال واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم ما عدا حد قال ما اليوم بيغلبكم انتم اقوى قوه في هذا المنطقه والنصر حليفكم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. بيقولهم لهم انا إيه؟ أنا يعني يعني, يعني ضامن لكم وأنا يعني ما يحصل عليكم مكروه كان حامي الهم يعني كأنه في ضمن الهم الإيش الناصر وعدم يعني وأنه لن يغلبهم أحد ولن يضرهم أحد. فلما تراءت الفئتان لما تراءت كلمة تراءى يعني كل واحد راى الثاني تراءت الفئتان كل فئه رأت الاخرى يعني المسلمين راوا الكفار المشركين والمشركين راوا المسلمين هذا معنى تراءت الفئتان فرق بين راى و تراءى بيكون من الشخص يعني من الجهتين. فلما تراءت الفئتان يعني كل فئه رأت الاخرى نكث على عقبيه فيا و هرب من الاش يعني من من المعركة عندما رأى المسلمين يعني كان خارج مع المشركين وحين رأى المسلمين والالمسلمين رايهم نقص على عقبه رجع رجع وراء هذا ما نقص على عقبه يعني تراجع إلى الوراء وقال إني بريء منكم يعني بيقول في نفس كذا أنا بريء يعني خلاص معلي حاجة ما مع عاد لي دخل إني بريء منكم فهكذا إبن في يضمن لك الطريق ويشجعك ويقول خلاص أنت ما انت يعني ما عليك أي مشكلة في كل معصية وكما وقت ال يعني العقاب رجع يتراجع ويقول مالي داخل وأنت لا كنت ودفوا وتجعيش مت هنا قال عادحين لأن هذه في الدنيا فلما ترأت الفئتان إنكثى على عقبه رجع وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون نبي نرى أشياء أشياء ما بترى أنتم لأن داري بأش بالمسلمين وعارف إيمانهم ونبعس تقتلوا فيه سبيل الله وبيبلون أنفسهم في سبيل الله ونبعسبروا ما مهما كان الأمر يعني مقو ما كان النصر بأي ذنب إذا كان الرجل يقاتل ويضحي بنفسه في سبيل الله ولا يبالي ويصبر مهما حصل هذا ما يعني النصر بيكون حليف في داري. وايضا الملائكه حين حضرت معهم مع المسلمين وقال بيراء وهم ما بيروا اني ارى ما لا ترون وأدرك ما لا تدركون فايش ما هو يعني خرج يعني هرب راجع نعم هو يعني عارف انه ما بلا باقي شغل ماهو حراء الذي حارب المسلمين فلما رأى رأس الفئتين نكف على عجبه اذا نكف على عجبه يعني تراجع آه. الى الوراء وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله يعني هذا قدوم ماذا عكاب من ربي يعني عرف ان هؤلاء ان الله سلط هؤلاء على المشركين وان الله أراد نصرته هؤلاء على المشركين والله شديد العكاب هذا بيقول اني اخاف الله والله شديد العقاب بيقول الله شديد العقاب خاف الله والله شديد العقاب. العكاب مدرعتها من مقولته والله هذا في الواقع يعني الله يقول الله شديد العكاب أستاذا هنقول <تصفيق> إذن كيف يخاف ربي؟ نعم ما يخاف واش ما يخاف <تصفيق> لا لا بيخاف ذا الحين لأنه باي إذا حضر باي يدقه ويجي هو ما يضربه ويدقه إذا حضر المعركة أستفدني <تصفيق> أما بأمان ذو لها ويخاف <تصفيق> الله فيها بي... يعني دار ربي لا ينصر هؤلاء عليهم قال اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض قرر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم قال ان المنافقون كان يعني بياجه من المؤمنين قلت لا مساكين ما بضل يضحك عليهم الرسول بكلمتين ويلا قدام عندهم من قبائل. قبل يشتروا يعني يهدموا المشركين يعني عندهم ما هم سوين شيء ما هم شيء لأنهم قليل ومستضعفين وكانوا من الضعاف ولا كانوا من يعني معروف يعني أكثرهم كانوا مستضعفين فقالوا غر هؤلاء دينهم يعني لا يضحك عليهم يضحك عليهم ودينهم هذا أدبي رح يعني حين يقولوا مدري ويش عبي يقولوا جنناه مدرياه وما هو صدق. يعني إن الدين هذا بغرهم من ناحية النبي منهم بل جنة وما بالشيء ومن ناحية النبي يقول لهم بقى انتظروا وكلها ما من الجيش ما فلا بقى يدقوهم ولا بجنة ولا عشي الذي يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض قر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم لكن ما ما غرهم دينهم لا هم توكلوا على الله وذي يتوكل على الله ويعتمد على الله فالله عزيز قوي ما يحتاج إلى أحد حكيم يعني يعني خبير وعارف كيف يتصرف في كل الأمور كيف يعني التصرف يعني الحسن في كل الأمور فبقى يكون مع من توكل عليه واعتمد عليه ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا لو ترى يعني يعني يعني مصير مصيرهم في هذه المعركه هي بقى ترى من شغل اذ يتوفى الذين كفروا يعني إذ يموت وذياته يفعل الله الذين كفروا ولئ عندما يموت الذين كفروا وعندما يقتل الذين كفروا الملائكه جاء قال الملائكه يضربون وجوههم واذبارهم هذا عاجلا وعاجلين في جهنم اشد واعظم وذوقوا عذاب الحريق حين يجي الواحد يعني يعني يطبخوه وعاده يخبرون يعني يخبروا باجي يعني مصيره اسوا ودوقوا عذاب الحريق ليش هذا ليش هذا التعذيب الهم والضرب وال... والقتل قال ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبد بسبب اعمالكم بسبب هذه الاعمال ومن ضمنها الخروج لقتال اهل رسول الله والمسلمين وصدهم عن عن الاسلام ذلك بما قدمت يجب هذا سبب يجب في هذا القتل الذي حصل لكم يكون هناك سبب يجب ان يكون هناك سبب يجب ان يكون هناك سبب يجب سبب يجب ان يكون هناك سبب يجب ان ويبطل الباطل هذا من العداله اذا قتلهم الله وهزمهم بسبب ايش اعمالهم وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد يعني لأنه لو يتركهم الله ولا يساعد المؤمنين ويتركهم كذا كان فيه ظلم كذا ابي عليه والذين من قبلهم يعني هذا ذعب الله وهم ذعبهم ذعبهم فيما حصل لهم مثل ما مثل دأب فرعون يعني هذا ال ال الأشياء التي جرت لهم مثل ما جرى الفرعان وايضا الذين كفروا من قبل كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم وهؤلاء مثلا كفروا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب يعني كان هذا سنة الله القوم الذي يطغوا ويكفروا بآيات الله يعذبهم الله كدأب آل فرعون إذن معنى دأب آل فرعون يعني عادتهم كعادة آل فرعون مثل ما حصل لآل فرعون مثل القصة مثل وقعها لجهاتهم آل فرعون وشمالهم الفرعون والذين من قبلهم ولا ولا يعني الأمم السابقة كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إذن هذه سنة الله إن من كفر بآيات الله ورفض من الله إن الله يعذبه في الدنيا قبل الآخر الدنيا ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم ايضا ذلك العذاب الذي حصل لان مغير النعمه هذه كانوا بها الله انعم على المشركين على العرب بمكه وبالبيت الحرام الناس يقصدوهم من كل مكان وبيجي لهم رزق بسبب البيت الحرام وأيضا كان لهم سمعة كبيرة عند الناس بسبب البيت الحرام كان بي... في تجاراتهم وقوافلهم بيحفظوها لأنهم يعني جوار البيت الحرام و... كان لهم حرمه عند الناس ويهتموا بقوافلهم وكان معهم رحلة يعني رحلتين فيها تجارة كبيرة رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن بيقول رحلة الشتاء والصيف وكان بيجي رحلة كبيرة بيجي قوافل كبيرة ويجي لهم تجارة ورزق فكانوا في أمان يعني الناس بيحافظوا عليهم لأن هذا المكان كان معهم مكانة جيدة وكانوا أيش يعني كان الله منعم عليهم لكن لما قام رسول الله وقاموا بهذا يعني يعيش المصاده والحرب له والإسلام ويعني حتى وصل الحال إلى تعذيب المسلمين وإلى قتال المسلمين والقتل غير الله هذا النعمة بأن جعلهم العذاب والتنكيل والهدائم إذن هذا قد يكون الكافر في نعمة فإذا زيد غير الله قد ينعم الله على الإنسان، ولو ما هو جيد مستفيد من هذا، لو هو بشر. لكن إذا ثما ذا يغير الله. عنه ما بيصير هنا على سعود عنده الله نعم عليهم وما قد آش، والله هذا ما قد تغير عليهم، لكن إذا زادوا بيقول آش غير الله الأمور. كم من ظالم وكم من يعني من شخص بيجيه ظالم فعله ويجيله مهله ويجيله رزق ويجيه هو ما نعمة لكن إذا زاد في ظلمه حول الله الأمور قلبها على هوش الله منه إذا الانتقام هذا منهم اجتهاده بالنسبة يعني كان عاده الله وسنة الله الذي يغير إذا يعني الله قد ينعم على الإنسان سواء كان مؤمن ولا إيش ولا كافر ولا فاسد ينعم على الناس جمعة فإذا غير الإنسان حالته إلى الأسوأ فلا ي... فلا يأمن أن يغير الله حاله فإن الله بيغير حاله إذا تغير إذا غيرت حالته إلى الأسوأ فإن الله بيغير حالتك يعني يزيل عنك النعمة. بعضهم صالح يدين بهم التعين هل يقول يعني معناته لا لا ما هو ما قدوا ظلوا أنهم لا لكنهم يقول إن إذا قد أنعم الله على واحد نعمة. ما هو معناه ما هو غيرها إلا حتى يغير ما بنفسه غير ط... مشكلة لكن مثلاً, بها... مثلاً, مثلاً بس نقول هذا غلط لا لا جديد لا ما قدم ما بالنسبة كان مؤمن وما يعني وش... لا أيضاً يعني كأنه ينتبه عز لا يغير غير و يتقصر الله والله في جوه يبتلا من الله و يعد عليه يعني في جوه فائده مثلها أكثر منه قال ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وبسبب أن الله سميع عليم يعني داري بيسمع وإش بيحصل وإش بيجري وإش بيفعله وعالم بكل شيء فعاقبهم الاجل لذلك كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين اكد الكلام قال مثل ذب آل فرعون يعني مثل ما يعني مثل سنه سنه الله في آل فرعون ولا مثل ما حصل مع آل فرعون إنهم كذبوا بايات الله فاهلكهم الله وذولا نفس المصير إن كذبوا برسول الله وبالله اهلكهم الله عذبهم وأغرقنا على فرعون وكلهم كانوا ظالمين منهم جمعا كلهم ظالمين هذا لا يعني مشركي قريش وإيش واه فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون يقولوا الدواب كل ما دب على الأرض كل يعني يدخل فيها الإنسان وأحياناً يستعملوا لفظ الدواب ويراد بها عليه الحيوانات البهائم. كأنه قال شر الدواب يعني كل ما دب كل ما تحرك على الأرض أشرهم قال ألي إيش؟ اللي يكفر يكفر ويستمر على كفره كفر يستمر فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة لما بيلتزم العهود كل معاهد يعني بيعاهدهم الرسول هم الرسول يعني بيحصل عهد بينهم وبين الرسول ورجعين قبال العهد في كل مرة وهم لا يتقون ولا يبالون ولا يتقوا ولا يخافوا ربي ولا يعني بالنسبة للمعاصي ولا يتراجعوا فيه مثل هذه الرذائل والمعاصي ومن ضمنها نكس أيها العهود ما يتجنبوا هذا الأمر ولا يبالون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم يعني فاما يعني فإن لا يقال ما زيادة يعني للتأكيد معناه فإن تثقفهم يعني تتمكن منهم يقول الله الرسول فإن تتمكن يعني والمسلم إذا تمكنتم منهم مثل هؤلاء ذي بيقاهدو بين العهود فإن فإن تثقفنهم في الحرب يعني فاما تثقفنهم يعني فإن تثقفنهم يعني إذا تمكنت منهم في الحرب ففتق فإنبتل يعني ذريع حتى يخاف الأذيب الباقين يعني يجيهم عبره الباقي يقتلهم قاتل ذريع حتى يكونوا عبره لأيش لمن بقوا وراءهم شرد بهم من خلصهم اجعل أذي خلصهم يشردوا يهربوا من حين يروا ما يجيل لأولا حين حيره ما يحصل لهؤلاء إذا تمكن من أحد في ففت ففتك حتى النذيره هذه الباقين يخربوا يمرضوا من حيره الفعل الشديد في هؤلاء قال فإنت فإن ما تذكفلناهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم إذا شرد بهم يعني اجعلهم يشردون. شرد بهؤلاء يعني بسبب هؤلاء بسبب الأعذاب الذي يحل هؤلاء يهرب الباقي يعني اوقعهم فيهم افتق بهم فتك قال فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون يجلي إذا عبد من تبوهم ويتعبروا إنهم يرجعون ويعرفون هذا يعني هذا ما حرب الله ما جاء احد يوقف أمامه إيه لعلهم ينتبهوا ويرجعوا إلى الصواب ويرجعوا إلى الحد وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين قال هذا الحين ذاك الكلام فالأول في ذي قد ينقضوا عاثم في النقضين أبمعنى ذا حين مسألة الناس يزيد بيننا وبينهم عهد ولا قد نقلون. لكن احنا ما احنا مطمئنين نخايفين ان يحصل منهم النقض كيف حكمهم؟ حكمهم مختلف الأولين قد نقضوا قال إذا نمهم قد ينقضوا كل عاثم في كل مرة قال إيش إذا تمكّل منهم فاشردهم في في من خلفهم أما الآن أما بالنسبة للقوم هذه تعاهدناهم، ولا تحصل منهم النكس لكن احنا احنا خايفين منهم كيف نفعل معهم؟ كيف قال واما تخافن من قوم خيانة يعني إن خفت منهم أن يحصل منهم خيانة فانبذ إليهم على سواء انبذ إليهم يعني الرجم النبذ عن الرجم كان الرجم بالرأي عهد هذا قول خلاص ما عبنا نابنكم عهد على ثوى يعني على طريق واضحة يدروا جمع يعني سابساب عهد والله إيه؟ لا يهتم عليهم بأس آآ يعني تفهمهم تقول حلا يعني ما لا يروح يهاجمهم إذا بينه وبين الناس أهد بيننا وبين الناس أهد فلا نروح وارجع بالليل لا يجيهم من قبل أهد نقوم نحاربهم ولا نهجم عليهم لا هذا غدر وخيانا إذا إحنا خايفين منهم رأينا حركات ولا خفنا أنهم يقولون ولا يغضروا بنا فحرص كان نقول لهم حرص مع بيننا وبينكم عهد انت هذا العهد السابق وإذا الحين كل واحد يعيش يعني يأخذ حذرة فمن إليهم إذا النب معناها الرجم انبذ اليهم إليهم يجمع بالعهد ويقول على سواء على طريق واضح ويدروا معه و مع بيننا وبينكم إيش أي صل إن الله لا يحب الخائن لأنه إذا ما سويت كذا إذا قد هيمتنت عليهم بقدوا خيانة لأن خفتنت وكذلك هم قدموا يستأهلون هم تم بدئهاهم ورجعت قالتهم قدم لأنهم لأن يعني عرفت أن من الخيانة وقفت أن من الخيانة قدموا يستأهلونك تم بدالعهد إذا إن الله لا يحب الخائنين فمستحق إنك تأتي تحاربهم وتكون الصلح معهم وكذلك إذا بيدخل فيها إن الله لا يحب الخائنينك أيضا لا تدخل في هذا في طريقة الخيانة تجنب الخيانة أخبرهم بأن الصلح إذا انتهى بيننا وبينكم هذا الذي لا مع سواء ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون لا يعتقدوا الكفار ان باي هذه يعني لا يحسبون انهم ايه من المسلمين سبقوا يعني افلتوا يعني يهربوا معاي ترى قتل حاجه يعني لا يعتقدون ان باي يهربوا معاي المسلمين معاي ربي يلحقهم إنهم لا يعجزون ما أجهزهم بايستاجوا يعني ربي بي يمكن الناس منهم وإلحكمهم ما كانوا الآن ما يمكن إنجوا من عذاب الله هذا في الدنيا ولا يحسبن الذين كفروا سببه إنهم لا يعجزون وعدوا لهم ما من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تُنْفِقُوا من شَيْءٍ فِي تَبِيلِ اللَّهِ وَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ما ينبغي أن يكون الناس المؤمنين على حذر واستعداد واستعداد من الكفر، القفر يجهزوا لهم ما استطاعوا وهذا فيها مباراة يعني ما استطعت أنت كل عدونا ما استطعتم من قوة كل ما تستطيع من قوة جهزها ال الكفر، لقى الكفر، والقوة ذكر منها قال من قوة قال كل قوة يمكن تغلب الكفر فيعدوها جهزها هذا أمر للمسلمين، يعني أنه قالوا باش ما كل شيء، أن الناس يعني جاهزوا لهم مثلا أسلحة، الناس يتعلموا الناس يتدربوا. بعيدخل من الآية تعلم القوانين والعلوم الجديدة هذا هذه علم, الفيزياء مثلاً علم الفيزياء والكيمياء هذا العلوم الذي بيتمكنوا منها إيش والرياضيات يتمكنوا واسطتها من صناعة الأثلحة الأثلحة فتاكة يعني ووسائل كبيرة في في الحرب تنفع في الحرب هذا يعني يقولوا واجب على المسلمين يتعلموا قد اصبح واجب على المسلمين ان يتعلموا هذا لانها سبب رئيس للاجل للقوه من اكبر اسباب القوه الان اذا قد واجب عليهم ان يتعلموا تعلموا هذا يجلسوا يتعلموا الصناعه وايه وصناعه خصوصا صناعه الاسلحه حتى يكون الناس يعني موقف يكون يعني يخاف من العدا وكل ما يعني يعني كل كل ما يؤدي الى القوه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير. من القوه كأن التدريب وتمرين و يعني وتقويه القلوب وتقويه الناس يعني لا يبالوا بالموت وفي كل وقت النهايه يعني أنهم يستعد انه يضحي بنفسه في سبيل الله مهما كان الامر ولا يبالي ولا يكون أي شيء جباني وخايف من الموت مهما يعني أنه بيقدم نفسه رخيصة بسبيل الله المفروض أنه يجيو الإنسان كذا يجيوه ومجاهل للنفسه وباني على ذا الأساس أنه مستعد في أي لحظة أنه يقدم نفسه في سبيل الله ما بلير اللحظة هذه يقوم فيها ويقوم فيها ويضحي بنفسه لا يجيوه وباني على أنه يتهرب والله يزيطوا الله. لا لا إنه المفروض يجيوه واحد باني كذا والله ما هو نعم المفروض انه يجي واحد باني على يعني حادث انه اذا مات واحد ما بغير غير امام وفي انه مات ميته جاهله يعني, يعني مشكلة كله قالوا اذا قال لكن اشياء اثار اخرى انه اذا قد واحد يجهد لنفسه وباني في نفسه انه لا يقوم داعي حق انه يقوم معه مهما كان الامر ويضحي بنفسه فقدوها مثل ايش لو جاهدنا منها الله لا يكلم نفسا إلا وسعها يقول الإنسان إذاً باني على هذا الأساس باني النساء لو قدم نفسه لو قدم ماله لو قدم كل شيء يحتاج له و هذا الأساس يعني كذا على هذا الأساس يقول إذا ما يعني ولو ما توفرت ولا ما امكن على الاقل يعني العزم و كل واحد كذا هذا من القوة اعداد القوة أن الإنسان ينشئ نفسه كذا ويش أولاده وأجاره من قوة ومن رباط الخيل. إذا هذه القوة ومن رباط الخيل. أيضا كان الخيول يعني هناك في ذلك يعني تشكل قوة وكان هذا دب كان يعني جهزوها وعاد قالوا رباط الخيل يعني خيل مربوطة كان مجهزه يلا. ما هي لل... يعني استعمالها في أغراض أخرى. ومن رباط الخير لجلا يجعل لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخير قال ترهبون به عدو الله تخوفوا اعداء الله وعدوكم وايضا تخوفون اخرين من دونهم ناس غير عدو الله وعدوكم غير الذي يظهر لكم عداوتهم عب هناك متعادين يعني بيضمروا لكم شر ما هم ظاهرين بالصوره اذا اعداد القوه ومستطعتهم من قوة إرهاب الأعداء وإرهاب من كان المرضى الذين, الذين لا نحس بهم يعني هناك مرضى على المسلمين قد لا نحس بهم قد يكون هناك مرضى بين المسلمين فقال جل نرهب العيش عداء الله وعداءنا ونرهب ناس ما نعرف عارفينهم ونحن عرف العداهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم اذا إعداد القوة حتى يرهبوا يخافوا والرعب لأن إذا خافوا يعني المفروض إذن أنهم يخافوا نزرع فيهم الخوف مننا لأنهم إذا خافوا كان في سبب انتصارنا إما لأنه من ناحية قد الخوف يسبب أنه يمتنع من قتال المسلمين وتتمكن من كثير يعني البعض يمتنع من قتال المسلمين من شده الخوف وهذا في انتصار المسلمين ومن ناحية أخرى أنه إذا قاتل ولاقف فيه خوف، بيعينك على نفسك لاقف فيه رعب، في الخوف إذن بيسبب انتصار المسلمين سواء قاتل ولا يعني تركوا القتال القتل أجل الخوف او ولو قاتلوا لأن الخوف بيأثر عليهم إذن يعني زرع الرعب في قلوبهم هذا أمر مطلوب ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم إذا عندما كأن بنبذهنا في الآية أنه يعده حتى لو أنفق الإنسان أموال كثيرة بالإنفاق سال ينفق وما هو ضايع شيء وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليك بيرجع إليكم كم إنما جلك أجره وجزاء ورفعه إذا في الدنيا أو على الأجل في الآخرة هو أحسن لك. والله يعلم يعني وشو الأفضل يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ما هناك فعليكم مراحل وهذا أيضا من التشجيع الكبير على انفاق في سبيل الله وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم يقول الله إذا جنحوا إذا أنت الناس وهم قالوا صلح جنحوا يعني مالوا إلى الصلح إلى السلم هذا السلم يعني السلم هو كله لغتهم سلم وقال سلم ومعناهم يعني ترك الحق إذا ما قالوا خلاص صلح خلال فكل صلح لها لا تقولوا يا لا بيخدعونا ولا ناولا سهل إذا هم قالوا خلاص صلح صلح خصوصا صلح. إذا المعركة متقاربه وبه ضرر على الناس يمعه وقالوا صلح كل صلح ولا تقول هابا أنك لا تقول خائف لا يقدروا الله قال توكر على الله هذا معنى فاجن لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وبيسمع وبيدرك كل شيء وداري وجنيهم وعالم وجنيهم فما عليك الله معك فاذا بينها ايضا في ايش قال يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله اذا مشتاق يخدعوك فالله معك ويكفيك الله اذن اركن على الله وثق بالله وما عليك وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هذا إذن يطمن إذا كنت اتفاق الله نحوه وخاف واحد من نقضى الاتفاق سهل يعني خاف ويرجع ويتوكر على الله بس وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هو القادر إذن على كل شيء فعادهم عنك هو أيدك بنصره هو يعني بالنصر بأن جعل فيهم الرعب بأن جعل فيكم السكينة وبأن سيدسر لكم أسباب النصر وكذلك أيدك بالمؤمنين إذن فاعتمد عليه وتوكل عليه وثقبه والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وذي أيدك بهؤلاء المؤمنين وذي ألف بين قلوبهم بين قلوب المؤمنين ذي كانوا مع رسول الله لأنهم كانوا يعني في البداية هم الأوس والخضراء قبيلة عام كانت في المدينة وكانوا يعني كانت بين أهم حروب طاحنه وحروب شرسة واستمروا سنوات طويلة يعني بين الحروب ومشاكل ما عاد يمكن تحمل قده كل يعني حقد من كل قبيلة على الأخرى وكراهية قال بعضهم إن بيعتقد يعني حتى وصل الأمر إن بيعتقدوا وبعضهم ما يمكن يحيا ولا أي شيء إلا إذا استأصل أو بلسان ولا عد يمكن حل المشكله بينهم ولا لو ي ما يجي من يعني كل من اراد ان صالح بينهم فشل لو ان أموال كثيرة كثيره ما استطاع يعني اداوى الى ابعد الحدود لكن سبحان الله كيف ان مجتمع بسبب الدخول في الايمان يتجمعوا كلهم اجف ويتالف قلوبهم ويصبحوا اتحدوا ويتالفوا محبه والم بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم يعني هذا يدل على اداء شديده بينهم لكن الله ساعدك والف بين قلوبهم وهذا ايضا بيدلنا يعني المفروض ان نستفيد منه في حياتنا احنا انه المفروض ان من الدين هذا يجمع القلوب يوحد الناس ويجمع القلوب ويتالف الناس فيما بينهم ما بيدعي الدين الى ان احنا نتفرج ولا بيدعي الدين الى التواحي ان الدين هو ايش هو يعني, بي يعني بي بيأثر في الناس بيجمع قلوبهم مهما كانت مهما كان العلاقة بين الشخصين وان كان بينهم ما كان تلو كيف الكافر كان بيننا وبينه ما كان وخلاص اسلم ودخل في الدين كيف نحن؟ احنا ما ننزاكم ونتعامل مع اخ وكل شيء إذن هذا الدين يعني من الأشياء التي اتى بها الدين إنه جمع الناس وألف بين القلوب ووحد القلوب إذن ما قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم عزيز قوي وقاد وحكيم خبير عارف كيف يصرف في الأمور وكيف يضع الأمور في يعني التصرف المناسب في المكان المناسب إذن فالله سبحانه نعم إذن نرجع إلى سياق الآه إذن قال اركن على ربي إذا صالحك صالح حم. واركن على ربي ولا يقول لأنتم باش ربي معك وذي أيدك بالنصر وذي أيدك بالمؤمنين وذي أيدك بالمؤمنين وألف بين قلوبهم وهذا من التأييد لأنه إذا علّف الله بين قلوب المؤمنين بينفعه ينفعهم ويقوموا معه وبأن اما أما إذا كانوا يعني بينهم متنازعين فما هم أسرين إذن أيد الله الرسول هو بنصره وبالمؤمنين وبتأليفه بين المؤمنين هذا من التأييد لأنه يعني في دلالة على أن التأليف بين المؤمنين هذا سبب للنصر وان من باب التاييد ولا جل يا ايها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين هنا بالنسبه للقتال والجهاد بيقول الله يكفيك يقول الله النبي خلاص قاتل المشركين يكفيك الله ويكفيك الذي معك من المؤمنين يا ايها النبي حسبك الله حسبك يعني يكفيك حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ده يكفواك في اي في قتال المشركين يا ايها النبي اذا قاتل المهركين كأنه يقول يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال حُثم على القتال حُثم حثم كبير حتى كأنهم يقولون أن التحرير معناه أن يبالغ في حثم حتى يجي فيهم حمية ورغبة في القتال هذا ما نحرّضهم حرّض المؤمنين على القتال إن يكون منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين هذا ضمان من الله قال اجتمع إذا حصل منكم عشرون صابرين إذا حصل إنيكم منكم عشرون صابرون بيرجع البوم يعني الواحد مقابل عشرة لكن جرب معناه الصبر كنوا صابرين الصبر يعني يعني يعني شيء مهم وسيلة مهمة في النجاح في النجاح جهة الناس والالنصاب إذا جد به قال العشرين صابرين ذا بشيء لا يغلبوا مئتين يعني كل واحد مقابل عشر وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يعني صابرة ذكر هذا يعني واضح يعني حذف الاقتصار ولا أبدو واضح يعني ايش بدلالة الأول عليه وهذا بيستعملها العرب يعني يكتفي بذكرها الصبر فيها من يعني هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من الذين كفروا ليش؟ قال هناك قوم يكون لا يفقهون من ما عرفوا من ما عرفوا الدنيا ما هناك من يكون الكفار من يعني هناك بالدنيا ما عرفوا لا يفقه ولا يدرون أحسن لهم تركوا هذا الدين وتشبثوا بهذا الدنيا ورغبه في الدنيا فما هم منتصرين لكن الذي قد فقه هذا الدين وفقه الدنيا عرف الدنيا وحقيقتها وما إلا دار امتحان ودار ابتلاء وعرف الاخره وإلا دار جنة إذا منتصل بيكون قول انتم أنتم تنتصروا على الكفار لأنهم ما بيعرفوا هذه الأشياء لأنهم قوم لا يفقهون الآن حفظ الله عنكم وعلم أن فيكم بعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين هذا كلام كان جدات الإسلام إن كان الواحد يجب أن يثبت للعشرة إذا أم أكثر قالوا خلاص ما تعالى إذا أم مثلا به من المسلمين عشره واش واحد من المسلمين وبه مئة من الكفار في واجب ان يثبتوا ال للمئة لا لا قال هكذا واجب ان يثبتوا ال يثبتوا واجب عليهم قالوا اذا كانوا اقل من ذلك مثلا الكفار اهل الكفر 1000 والمسلمون اقل فالماك يوجب عليهم لكنها الافضل والأحسن لكن بالنسبه للتحتم والوجوب هذا الواحد اذا قبلهم مقابل كل واحد عشرة فوايد هذا في بدايه الاسلام بعد فتره خفف الله هذا التكليف قال ما عاد واجب ان كل واحد يجي مقابل عشره سهل كل واحد مقابل اثنين قال الان خفف الله عنكم اذا فهمنا ان كان واجب عليهم اول مره الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة أو ضعفة فإيكم منكم مئة ثابرة يغلبوا مئتين إذن الواجب لحين المئة تصدر إلى المئتين يعني كل واحد يوم قابل اثنين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين إذا كنت توفر منكم هذا العدد باقي انتصر المئة باقي غلبوا المئتين ولا عدد واجب عليكم إذا, كان إذا كانكم أقل من, من ذلك وأيكم منكم ألف ألفين يا علي أبو وهذا بإذن الله طبعاً لأن هذا أمر غير طبيعي نقول بإذن الله كأنه يعني بشيء من الله سمحنا الله ولا ما هو طبيعي إن القليل يقبل كثير لكن هذا بشيء من الله وتعيد من الله نقول بإذن الله يعني كأنه خلاف العادة لكن إذا قلت به أن يقبل مئة قال بإذن الله وتعيد من الله والله مع الصابرين ينبه ان الصبر هو العش هو يعني بسبب النصرة النصره الله بيكون مع الصابر ومن كان الله معه فهو المنتصر وما كان لنبي ان, أن يكون له اشراه حتى يثخن الأرض الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم قال كان النبي حضر النبي معركة أرادوا إن قالوا مشتو يشتو... في من لهم <تصفيق> <تصفيق> كان المسلمين الميندي بي... كان بيفرحه ب... إذا إذا جاء أسرة بيحاول الاثرى دولار بايفر يبيعهم يرجع بعد وقال مقابل مقابلهم مبالا كبر وجاي يعني باجلهم لكن الله ما يمشي كذا اشتي ان يعني هزيمه وتنكيل بال بال بال بالكفر واهله يعني يجي فيهم تنكيل وهزيمه لمبحث انه يرتفع الاسلام وينتصر لأن ذا ما بيارتفع ما بلانه مثل من باي كي يوجي لهم متجر ما هي بيارتفع لهم قوة لهم لإن ذا قال وما كان ما كان للنبي أن يكون له أثر حتى يدخلنا في الأرض لا أثر الله في فيهم قال ما ينبغى للنبي إنه يقبل يعني الله والله يؤثرو بدأ يقتلوا فيهم ويفتكوا فيهم فاتكروا ما يجعهم ويرجع يسخن في الأرض يعني قال يكسر الجثل كما قد كذل الجاي أسروا، سهل، النبي يلي نصر، إيه نصروا في رعب إرعاب الدولاق ومستدمل الكفار، ماذا أسرواهم والجاي جاء فيهم مال وردوهم وراحوا لجاي حرب وذنبا، فاشترف أحسن يعني القتل جوا أحسن، ما كان النبي أن يكون له أسر حتى خنف في الأرض، تريد أن عرض الدنيا. إن تشتوى الأسرع يريد لكم قلب مقابلهم والله يريد الآسرة يشتوى لكم هذه يعني, يعني يرفع الإسلام ويشيد الإسلام وذلك ينسب لكم للآخرة انتصار الدين انتصار الإسلام وذيبا يكون سبب لكم لسعادتكم في الآخرة وتفعدوا أنتم لكن إذا ضعف الدين ما جاء لكم والله عزيز حكيم عزيز يعني قوي ويطمعاً اليه ولا يحتاج إلى أحد وحكيم يعني بيعرف التصرفات ويعرف عن سبف نتبع ما قال ما أخبرنا لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم اخذوا في اسرى كان ما قبلت تأذانه قالنا أقولنا الله قد عفى عنهم عفى عنهم بثلك المرة ولو لا كتاب من الله سبق ولو لو ما سبق العفو انه من يجيلهم عذاب فقلوا ذي فيما فكروا مما غنيتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله هو الرحيم يعني عفا الله عنهم تلك المرة ويأكل وذي جالا من الغنائم وسهله ولكن ثاني مرة لا عاجي خالفو الى هنا <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيم بسم الرحيم أحينا سورة الأنفال آخر الأنفال من آية سبعين صفحة مئة وستة وثمانين آخر صفحة في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لمن في ايديكم من الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آروا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنفروكم بالدين فعليكم النصر إلا على طوم بينكم وبينهم ميسا والله بما تعملون بصير والذين كبروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى من يعلم الله في قلوبهم خير يؤتكم خيرا مما اخذ منكم الله ان هنا عندما أسر الرسول صلوات الله عليه وعلى اله وسلم بعض في دخلوا في دين الله امنوا برسول الله وبعضهم قالوا إن كان قد امنوا قبل والرسول صلى الله عليه وعلى آله يعني طلب المسلمين فدية في فيهم قال ها قد آمننا متسلمنا يعني هم أفرض وبس قال قال لا يعني قد يطلبوا فيهم فدية في إن, إن كنتم مؤمنين وفي قلوبكم نيتكم الالتزام وصدق يعني الالتزام بالإسلام فالله بيع با أفضلكم أفضل مما هاش أأخذ منكم من الفدية إذن قل لمن في ايديكم من الأسرى اي يعلم الله في قلوبكم خيرا إنكم يعني ميتكم صادقة ونيتكم الالتزام بما قلتم يعطيكم خيرا مما أخذ منكم بيعوذكم أكثر ويغفر لكم لأنهم يعني هذا أيضا في أجل عنهم قد أعلن الإسلام إذن قلوا يغفر لكم والله الغفور الرحيم وإن يريدوا خيانتك إذا قدم الخيانة بعد ما يفك الفكه مقابل المال وبعد اعلنوا الاسلام ورجعوا اشتوا بعدها بعد ما يخرجوا من عند رسول الله يرجعوا رجعوا يحاربوا الدين قال وين يريدوا خيانه كذا خان الله من قبل فقد خان الله من قبل فقبل منهم ما هي مشكله يعني على الاسلام لان, لأن الله تتمكن منهم قبل خان الله من قبل واتمكنوا من منهم إذا عاشت رخون ثاني مره رفض بيض بالله يبي منهم فتخان الله من قبله فامكن منهم فماذا ضرب؟ والله عليم حكيم عليم بكل شخص هل يصح إسلامه هل صح إسلامه وهل نيّة الصادق هل بيستمر على ذلك هل بي يفي أو بيخون الله عليم بكل شيء وحكيم يعني يعني أشيء كل شيء التصرف لله يعني حين يقول الحكيم يعني اذا قال للمسلمين شيء ففي هو احسن تصرف لأن بيركذه من لا احسن التصرفات حتى ما بلا في الاخره يعني في الدنيا اي تصرف من الله اي ارشاد من الله يعني يعني هو يعتبر استضيء الناس به ويعرفوا أن بايش هو الاحسن لهم هذا معنى حكيم هنا قالوا إن مثلا العباس قالوا قال لها قال له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال استفدي ابن أخي إبني أخواني ابن عديل ومدري ابن قال يعني الرسول بكل يعني هي بفدية قال قالوا تشت يعني الحين طلب الناس عمك الناس عم الله خرج مع المشركين في آشي في في الله. قال فاي قال هم ما بلا استكرهوني ولا ما جاءو اشتي و لكن هو قد خرج و انسانتهم قال لها الرسول استفسدي ابني اخوك افعل المعروف وافتيهم يخرجوه معك قال حبات تشتي قاعد ارهطل تريدني انا تكفف قريش والعمري يعني ما عندي قال له ابي من الذهب هذه اعطيت ام الفضل عندما قلت خارج للمعركة و قلت أن تلها هذا الذهب لا أدري ما يصير لي فإن أصابني مكروه فهذا لك وللفضل وعبد الله وعبيد الله ومدني من الآن العباس لا كنت أشك في دينك اما الآن قلت قلت قال <تصفيق> <تصفيق> ان اعطى ام الفضل الذهب ولا أحد ولا يعني ولم يدري احد بذلك بل اعطاها في الظلم فقال الحين تقدم ويجب ذاك اليوم ما كان بيت صالات ولا يجب يعطيها في مكة ويخرجي تأتي الرسول ويقول لها هل ما سوى انساء كيف يرى؟ قال من هذا يخبرك قال اخبرني ربي قال اشهد انك رسول الله اشهد الله لا اله لا اشهد ان نحمد رسول الله <تصفيق> لكن الرسول اخذ الفداء حتى من من اعيشه من من على الاسلام فهم قالوا كيف قد إحنا مسلمين قال ما عليكم باي يعوضكم ربي قال العباس بعدها ان دخل في الدين وحسن اسلامه كان عوضني ربي رزق كثير الان في عشرين عبد كل عبد بالتجير فيه مدري كم من الغاله من المال تبعي عوضها الله رزق كثير وقدول الحين قال وانا الان إيه أرجو من الله المغفره يعني جالي يريد كثير وعادي نريع ان الله باذي في الاخره يعني ان الله راضي عني هذا مستاذ الآية الايه اذا في يعني لو في قلوب خير يعطيهم خيرا منه الذي ويُريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم يا اجتوال خيانه ما هي مشكله يعني لا ما هي مشكله عاد الله بايمكن منهم زي ما فعلوا اول مره وقالوا قبل الحارب ويتمكن للمسلمين إذا يمكن يتمكنوا المسلمين من مرة أخرى والله عليم الحكيم لا عبا عليهم ليهم أخرى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله والذين أرووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض معنا ناس كانوا المسلمين في مكة لأن أول ما دعا الرسول صلى الله عليه وعلى آله في مكة واتبعوا بعض الناس وهكذا كان في البداية سر, سر حوالي ثلاثة عشر سنة وليا جهار بها الدعوة بعض الأتباع. لكن أتباع لكن أتباعه كان أكثرهم مستضعفين وكان بيتعرضوا للعذاب الشديد من أي من يعني اهلا بعضهم عبيد كان الرسول يحبهم المجد بيموتوا بعضهم ماتوا فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بالهجره وامر المسلمين بالهجره امر وجوب وجب عليهم الهجره اللي حافظوا على دينهم ويستطيعوا الدين بدينهم ما جان يصلي ويصوم ويسووا يقوم بالواجبات ويترك المحرمات وبين الشرف وهم يحاولوا يتركوا وأمره ولا عده ولا مع عذر ما عذر يقول هم جهذي أسوي كذا لأنه خائف على نفسه الله قال انتظر ذا إلى مكان يكسر السرطان بدين وجبت الهجر عليهم إلى إيش المدينة هاجروا تركوا أموالهم بيوتهم هذا صبحية صبحية يعني كبيرة حين يترك واحد بيته لا يهرب يترك بيته وماله ووطنه والوطن يعني يغالي غالي على واحد تركوا كل شيء وذهبوا خرجوا وهاجروا الى المدينه فهذا الولادهم قال لهم اجر كبير واصبر المدينه استقبل لهم اهل المدينه استقبال كبير ورحبوا بهم واستضافوهم وشاركهم في اموالهم وفي بيوتهم حتى جنسهم كان جميع الغدر يطلق يزوج بعضهم بس مثل الاخوه مثل الاخوه يعني حتى يجوا بيت هذا بدوا المؤاخاه بين المهاجرين والانصار كان الرسول بي... كان في واحد من المهاجرين واحد من الأنصار واخي بينهم ويقدم مثل الاخذا الاخوه قال الله ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم اامنوا ما بلا يقمنوا بس امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله هؤلاء والذين آواوا آوا يعني يا آواهم سكنوهم حلل لهم يقول آويتك يعني جعلت تأوي عندي ها قال الذين آواوا وهم أهل المدينة اذا بداية الايه في الماضي رجعنا الحين قال والذين آواوا يعني الانصار أهل المدينة الذين آواوا ومصروا هؤلاء كلهم اولئك بعضهم اولياء بعض هؤلاء كل يعني اصحاب بعض كل أولئك بعضهم أصحاب بعض أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء بس إذن الإهجرة كانت هامة وضرورية حتى النفس قال ما يهاجر ما لكم من ولايتهم من شيء خلاص لا يجب بينكم علاقات مودهوا أنتوا يهم لا تتعاونوا معهم لأنهم ما لأنهم ضعاف إيمانا المفروض أنهم يضحوا لأجل الدين بتأذنهم الله بالهجرة يتركون كل شيء لاجل يعيش الدين لا عارف إذا كانوا قد يعني استمروا في مكة في يعني, يعني, يعني انهم يعيش يعني الرعاف ودينهم ضعيف والمفروض أن يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء يعني لا توا ولا تعتبرهم أي أصحاب لهم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا إلى أن يهاجروا وإن في الدين لكن إذا سنصروكم طلبوا منكم النصرة إذا هذا الذي آمنوا وما هاجروا جاء بينهم مشاكل ولا كذا وطلبوا منكم تنصرهم سهل ما بمعنى وإن سنصروكم وإن سنصروكم في الدين إذا هذا في في الدين قالوا مثلا يعني جاء وبين المشركين يعني حرب او مشاكل وطلبوكم تعينوهم حرب ومشاكل لأجل الدين مثلا لما يشتري قيم الدين في مكه والمشركين عبو عليهم وجاب بينهم ايش مشاكل وطلبو منهم تساعدوهم فساعدهم ولو ما بينكم ولايه قال ما لكم ولايهم من شيء ما قدم اصحاب لكم في كل لكن لك اذا بطلبوا منكم تنصرهم في امر ديني فنصرهم واضح وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثال إذا انصرهم على أي ناس إلا إذا فئة كبيره بينكم وبينهم عهد ما أحد إقرب الآخر وهم يتزمين بالعهد فلا تنصرهم عليهم وما قد قبل العهد ولا شيء إلا على قوم بينكم وبينهم ميثال والله بما تعملون بصير يعني رقيب وعارف كل كيف يجب عليكم أن تنتظروا في كل ما قاموا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. يقول لك هاي زنا المؤمنين أولياء للمؤمنين. المفروض لا يوالي الكفار. والكفار اولياء من الكفار. ما بيوالي الكافر إلا الكافر. وذف فيها تحذير من موراة الكفار. تحذير مبلغ ما بنفهمه. يقولوا الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. يعني إن ذيولي يعتبر قد الحكم ماه. دوم مثلهم. ما بيواليهم إلا مثلهم. ما بنفهم كذا. هنقول الكافر. بيوال الكافر إذا واحد جاء ووال الكافر يعني يقولوا ايه مثلا فموالة الكفار هذا أمر خطير فحذنا ربي منهم قال أولا المؤمن المحرود ما يوالوا إلا المؤمن لأنهم قال أبي بيوال الكافرين يعتوروا لحكم الحكم هذا نفهم من قوله ايه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوهم إذن يعني تشديد في امر الموالاه ان يجب مواله المؤمنين وترك موالات الكفار يعني معاداتهم الا تفعلوا ذلك يعني الا توالوا المؤمنين او الا ان انت يعني إنت خالفوا ذلك بان لا توالوا المؤمنين او بان توالوا الكافرين بيحصل والا تفعلوه تكن في الارض فتكن في, تكون في الأرض تكون فتنه في الارض وفساد كبير اذا مبدا الموالاه والمعاداه مهم والله سبحانه وتعالى ما جعل هذا الشيء الا لاجل صلاح الدين واستمرار الدين ما لا علاقه التفريق بعضهم يرى في مبدا الموالاه والمعاداه في التفريق بين الناس لكن وفي الواقع هو بي في التفريق لكن من جهه انه يفرق بين المؤمن والكافر لان ده جاب اختلاف بين المؤمن والكافر والمصاحبه بين المؤمن والكافر يعني الدين يضعف. يضعف الدين وينتصر الكفر والشرك وقال اذا ما انتبهت في مبدا الموالاه والمعاذاه بان يكون الموالاه للمؤمن فقط وان تتجنبوا موالاه الكفار بيحصل فساد فتنه في الارض وفساد كبير اذا مبدا الموالاه والمعاذاه هذا مبدا مهم حذر يعني يعني الشرع منه وحث عليه وقال يجيب مماراه المؤمن ولا يجيب مماراه الكافر وجعل حكم الكافر لان بيقول والكافرين بعضهم اولياء بعض اول الذين كفروا الذين كفروا الا تا الى سافعو اظن أن ما يفهم واحد يجي يقرا القران ولا سافعو ما في شيء هناك مرجع واضح كثير من الناس قال ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض قال بعدها والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا ونشوف ما ما هناك ما بشيء طلب هناك واضح لكن هناك خبر قال لك المؤمن بيكون ولي للمؤمن المؤمنين المؤمنون أولياء للمؤمنين والكفار أولي على الكفار إلا تفعلوا ذلك إذن مفهومها أنهم معمورين في هذا الكلام بشيء وهو الآيش موالاة المؤمنين ومعاذاة الكفار وإذا ما اتزمنا في هذا الجانب تكون فتنه في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله إذن مدح الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله والذين مدحهم ومدح يعني والذين آوهم وبعد هذا المدح دخل ناس هاجروا آخرين من مكة ما دخلوا في ذات المدح ما, ما جابد هاجروا اذا ذي هاجروا بعد ما هذه الآيات وبعد أن مدح الله المهاجرين هاجروا ايضا بعدهم قالوا كذلك قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وآوا ونصروا أولئك هم المؤمنون ما لا ما قد لا ما قد يذهب لا لا تكلم أول مرة تكلم على مرة لأن بعضهم أولئا ببعض المؤمنين يعني المهاجرين والأنصار قال بعضهم أولئا ببعض ولكن أحmarket بيتكلم عنهم قال هذه المهاجرين والأنصار قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هذا المهاجرين من مكة والذين آوا ونصروا هؤلاء أهل المدينة ولايكهم المؤمنون حتى أول مرة قال بعضهم أولياء بعض وكان هم ذيهم مؤمنين صد إذا يبين لك أن الهجرة وال هذا والتأخذي وقع بينهم هذا يعني أن هؤلاء المهاجرين والأنصار هم ذي مثل الدين هم المؤمنون حتى هم ذي صدقوا بالله ونفذوا إشت عالين لهم مغفرة يغفر الله ذنوبهم وما تقدم من, سي... من ذنوبهم ويغفر لهم سيئاتهم ورزقهم كريم. بايعطهم الله عطاء، عطاء كريم. يعني فيه رفع عالم، وهذا أطلق ما قال في الدنيا ولا قال في الآخرة. إذا في الدنيا ولا آخرة. قال رزق في الدنيا كانوا في حالة كانوا في... يعني كانوا يعني كانت حالة بائسة ورجع ارتفعت. ج... يعني قال حصلوا على أموال. بعد هذا بعد ذلك واشار يعني وخصوصا بعد ما دخلوا في حروب حصلوا على غنائم وأموال حصلوا على رزق فيه رفعة ما هو رزق فيه اهانه نفهم من قال كذب ما هو رزق يعني ما بالله يعطفوا عليهم ولا انهم يضربوا الناس ولا ان لا فيه قوة وفيه رفعة وفيه تشريف لهم إذا هذا رزق حصل لهم في الدنيا بأن يعني كثرة أرزاقهم وكذلك يكون في الآخرة بي يعطيهم الله الأرزاق وقالوا كيف من الله في الآخرة قال رزيك الكريم قال إن عندما يدهر تقولوا هذا مقابل عملك قد فعراتك يعني ارتاح يعني هذا مقابل عملك يعني فيه ايش تشريف له يعني عندما يكون جزاء ما كانوا يعملون فيه يعني كيف واحد يرتاح هذا معنى كريم ما بيطلعهم واحد يفكر واحد فيها والذين آمنوا من بعد وهاجروا هذا ذي جابت سبق اتكلمنا فيها قال والذين آمنوا من بعد ذي رجع آمنوا بعد ذلك ال... يعني بعد ما نزلت هذه الآيات يعني بعد ايمان الأولين ومهاجرتهم هاجر ناس آخرين بعدهم قال ها والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم يعني آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا معكم فأولئك منكم أيضا قدهم أيش منكم ولو ما كانوا على الوليد يعني اذا يرجع الحجبات كذلك دوا داخل معكم قد معنى قال معنى المهاجرة كان هاجر الناس قالوا هاجر يعني قالوا كلمة هاجر عند العرب يعني, يعني وزن هاجر فاعل فرق بين قال عندما تقول قتل وقاتل فلان قتل فلان يعني كل واحد قتل الثاني لكن نحن فلان قتل فلان واحد قتل الثاني إذا نحن نقول فلان قتل فلان هذا الفعل من واحد منهم بس لكن نحن نقول فلان قتل فلان يعني إن حصلت من الاثنين عند يقول فلان صاح فلان المصاحبهم من الاثنين هنا هاجروا يعني مهاجرة حصلت من الاثنين هم هاجروا المشركين والمشركين هاجروا يعني تركوا المشركين والمشركين تركوهم عادوا المشركين والمشركين عادوا هذا معنى هاجرة يعني في اللغة على حسب قواعد اللغة إذن وهاجروا قال فأولئك منكم إذن لم حكمكم وللوا تأخروا طبعا هذا الهجرة كانت قبل برس مكة ما كان فلذا بيقولوا أي مكان فيه كفر وينتجر فيها الكفر وما يستر واحد إذن على واحد على الإنسان يهاجر منه إذا ما عاد استطاع اذا تظهر كلمه الكفر في بلاد ولا المعاصي تظهر بشكل ما يستطيع الناس يردها في يهاجروا من هذا واجب عليهم يهاجروا ما وزاب يقولوا تجي المعاصي ويرجع ييفنهم يقولوا ها مسترنا نسوي جي ولا اخلي يهاجروا هنا قال قال قال بالنسبة للمهاجرين والأنصار قال بعضهم أولياء بعض وأصبحوا أصحاب ومتآخرين ومتعاملين فيما بينهم ويقدموا بعضهم الآخر ويعطوا عطاء كبير فقال فنبه الله على شيء آخر قال هذا بين المؤمنين جميعا لكن لا ينسوا الأقارب الأقربون أقاربك عادم أهم لا تقول أن الحسن حث على إن احنا نتعاون عارن المؤمنين جميعا وتجعل جودة المؤمنين جميعا عندك سواء القريب والبعيد لا هذا القريب أهم وأولى بالمعروف انك تنفعه تخدمه وتأجج وتأدي له يعني تأدي له هذا إيش هذا أكثر هذا أهم لأن جمع بين الإيمان والقرار يستحق من جهتين، من جهة الإيمان ومن جهة القرابة فلذلك نبه الله يعني في هذا أيضا نفع من كان فيه يعني يمتثلون حين يقول المؤمنون بعضهم أولياء بعضهم كانهم يمتثلوا هذا الأمر ويتعاونوا فيما بينهم ويتقسموا الأموال ويت... ويتساعدوا فنبه الله نعبه زيادة فضل الأقارب اهتموا بهم زيادة لأنهم لأن كانوا يجعلوا الناس سوا يجعل ال... أي مؤمن يعني يتعاونوا فيما بينهم فقال الله وأول الأرحام بعضهم أولاب بعض في كتاب الله يعني في حكم الله هم أولاب بعض كتاب يعني حكم الله يقول كتب الله عليكم يعني حكم في كتاب الله يعني بحكم قال وأول الارحام بعضهم أولاب بعض في كتاب الله اذا يفهم الناس يعني بيهتموا وان كان بيستم بالمؤمنين ورجع قالها لا يعني حتى نجعلهم كأنه لا يجعلهم في الباقي من الأقارب فقال وعزل الأقارب ايضا مزيه إذن على الإنسان انه يعني يوالي المؤمن ويحب الخير لكل مؤمن ويحاول أنه ينفع المؤمنين واولى أقاربه هم أكثر إيه هم أولى الناس بأيش بنفعه ومعروفه يكون الأجر فيه مضاعف قال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله يعني كنا نرحل في كتاب الله في حكم الله يقول كتب الله يعني حكم كتب عليكم الصيام يعني وجب عليكم يعني في حكم الله وفي إيجابه إن, إنكم إن الأرحام بعضهم أولاد بعض إن الله بكل شيء عليم بكل شيء عليم ويعرف ما هو الذي ينفعكم وما هو الذي يضركم فما يدل دلكم على شيء إلا هو فيه مصلح لكم